اذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم موسيقى الاغاني للأصفهاني ابو الفرج الأصفهالي ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني مساء الخير حقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش امتى وفين زمان زمان من ألف ومئة سنة اتولدت في أصفهال وعشت تمانين عام بالتمام ما تستغربوش ألا اللي زي ما يموتوش تنتهي من الأجال وتفضل بأعمال أجيال وأجيال قضيت من عمر الطويل خمسين سنة ادون الآثار وحق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب وسمتها الأغاني لقبل فرج الأصفهان كل يوم إن شاء الله يا سادة يا امجاد في نفس الميعاد حنتقابل هنا أنتم ولا نسمع اللي أنا كتبته من ألف ومئة سنة إحنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد عصرها قوم الوشيد الوقت مصليت والقمر ور السحاب نعسان والمكان بيت فنان قاعد لوحده وسهران بيذاكر على العود لحن قديم من اجمل الالحان الفنان ده اللي بيدندن ومنجري هو اسحاء الموصل <تصفيق> القصر فالناخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني عسجد, عسجد. غلبك النوم يا فتاتي انظري من يطرقنا الساعة رسول من قصر الخلافة انتظر مولاي بل ضعي هذه الرسالة في يد مولاكي واستعجليه ليلحق بيه انتظر من يا عسجد رجل من حرس قصر الخلافة دفع إلي بهذه الرسالة ومضى مسرعاً وهو يستعجلك لتلحق به اللهم خيرا رسالة من أبي ولا شك فهو لا يبرح مجلس أمير المؤمنين إلا وجه الصباح من فورك للمسول حسجد عسجد أفلح وجهك خيرا يا مولاه وأي خير انت حرة لوجه الله جعلني الله فدائك ألا أخبرتني اسمعي يا بني أقبل من فورك للمسول بين يدي أمير المؤمنين وبخ لك يا ابا محمد فقد بلغت منزلة أبيك أسرع أسرع والتوقيع إبراهيم بن ميمون يا بشراء ساعديني يا بشراي. ساعديني فمجلس الرشيد ينتظرني <تصفيق> السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته بأبي وأمي يا أمير المؤمنين هذا عبدك وابن عبدك إسحاق يشبهك يا إبراهيم كما يشبه الغراب الغراب عليك السلام يا إسحاق خذ مجلسك إلى جوار أبيك يا غلام أدن من ضيفنا بما تحمل جعلنا الله صنيعة برك وإحسانك أبد الابدين القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب غيرونه يا إسحاق مولاي أحقا تغني هذا الشعر بصوت لمعبد نعم جعلني الله فداء أمير المؤمنين لمن الشاع؟ لأبي قطيفة ومن أبو قطيفة؟ كان شاعرا من بني أمية على عهد عبد الله بن الزبير وفيما قال هذا الشاع؟ قاله حين أخرجه بن الزبير من المدينة المنورة دمن قومه من بني أمية فرحلوا إلى الشام حيث أنزلهم يزيد بن معاوية في قرية من ضواحي دمشق تدعى غيرون وقرر أبو قطيفة هذا الشعر حنينا إلى المدينة إن ولدك محدث متأدب يا ابن ميمون لقد أحسنت القيام عليه حفظك الله وأبقاك هذا فيء نعمتك علينا يا أمير المؤمنين أرنا كيف تلقي الشعر القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. أتدري ما الجماء؟ الأرض الواسعة بين القصر والنخل أكمل إلى العقيق فما حازت قرائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون ما العقيق حي من أحياء المدينة المنورة وما قرائن العقيق البيوت التي تقارنه وتجاوره وما قصد الشاعر في هذا البيت الحنين للجيرة الطاهرة التي لم يشهد عليها فحشا ولا عارا متادب ورب الكعبة أكمل يا إسحاق قد يكتم الناس أسرارا فأعلمها ولا ينالون حتى الموت مكنوني خذ العودة وغنني ما رويت هل وثقت من نسبة اللحن إلى معبد؟ أيض الله أمير المؤمنين بنصره لقد تحريت ما استطعت فما سندك؟ حفظته من وراق يدعى سندا <تصفيق> وما السند سند؟ بأبي وأمي يا أمير المؤمنين هذا الوراق مرجع لكثير من أهل الحرفة وقد أسمعتهم ما أخذت عن الوراق فأجمعوا على مطبقته لما يغنيه ابن جامع ابن جامع حجة ولا مراء فهل راجعت الصوت علي؟ ما جلست إلى ابن جامع في حياتي قط يا أمير المؤمنين عجبا ماذا يقول الناس إذا مات ابن جامع ولم تسمع وأنت من أبيك من أنت أرأيت يا ابن ميمون تغار من ابن جامع حتى تحبس ابنك عن سماء لا حرم الله رضاك يا أمير المؤمنين أقسم إني بلغت بحضوتي عند أمير المؤمنين شرفا لا أغار من أحد بعده أبدا هات ما عندك يا إسحاق أنشدنا The استيقظ ابي يدما اسحاق ادخل يا بني عمت صباحا يا ابتاه انعم الله عليك بالعافية ما الذي بكر بك وقد سهرنا طيله ليلنا انما شغلتني مقاله الرشيد يا ابتاه ماذا يقول الناس اذا مات ابن جامع ولم اسمعه وأنا منك ما انا صدقت يا بني يا غلمان اسرقوا لنا جوادين هيا بنا الى ابن جامع يا غلام استأذن لنا من مولاك بالدخول عليه قل له ابراهيم بن ميمون الموصلي وابنه إسحاق انتظر إني لأرهب الدخول على ابن جامع رهبتي من الدخول على ملك رجل غريب لا نظير له في أمرين متباعدين في الغناء وفي الزهد والورع سمعت من غرائبه انه يصنع الحانه وهو نائم يسمع في الحلم ما يسمع فيقوم وقد حفظه عن ظهر قلب صدق فيه ما شئت تفضل اهلا بابن ميمون وابن ابن ميمون يا ابا القاسم <تصفيق> قد جئتك في حاجه فإن شئت فشتمني وإن شئت فاقذفني غير أنه بد لك من قضائها وما هي؟ هذا عبدك وابن أخيك إسحاق سألني أن أسعى به إليك فيستمع إلى غنائك قال لي ماذا يقول الناس وأنا منك ما أنا إذا مات ابن جامع ولم أسمع <تصفيق> انظر إلى فساد عقل أبيك يا إسحاق يحسب أنه يشرح صدري للغناء إذا نعاني بدنو أجلي. <تصفيق> بل مت أنت موتا يا ابن ميمون. سبحان الله ما وجدتني اغبى مني اليوم. فما بالك بمن يجدك هكذا أبدا. <تصفيق> أترغب في سماع غنائي يا إسحاق؟ ما أحسب أن لي وراء ذلك رغبة. لك هذا على شريطة. وما هي؟ تقيمان عندي. أطعمكما مشوشة وقالية وأسقيكما من نبيذ التمر. الله الله الله أما مشوشة عمك يا إسحاق فهي قطائف بالبيض والبهار وأما قليته فهي مرق لذيذ بكبد الضأن وأما نبيذنا فحلال لا يسكر لا يكتمع عندك سكران يا أبا القاسم كفان السكر بغنائك يا حولا المشوشه والقليه والنبيذ التمردي ناولني العود يا اسحاق أخذ ابن جامع العود وابتدى يلمس الاوتار لمس النسيم للورود وسرح إبراهيم المصير زي ابن إسحاق في زهوده كانوا بيسمع ساحر موهوب في فنه لدرجة حير رؤوله يا ترى كان ايه ساحر ابن جامع اللي بيحكوا عليه افتكر النهاردة كده كفاية وبكرا ان شاء الله نسمع بقية الحكاية أنا ابو الفرج الاصفهالي ودي تاني ليله وهي كتاب الاغاني مساء الخير حنواصل كلامنا يا سادة المجامع ونفكر اللي كان امبارح معانا وسامع لما رحنا مع إبراهيم الموصلي وابن اسحاق في بيت ابن جامع سمعناه رحب بيهم وعزمهم على الغدوه الشهيه بالمشوشه والقلي وبعدين مسك بعود وابتدى يسمعهم الألحاء ودينا لحن مع دلوقتي وياهم إحنا كمان بأبي وأمي يا عما ألها نيتنا بشارك أنت؟ اي شعري يا إسحاق؟ حيث تقول... علمت أسباب الرضا خوف سخطها وعلمها حبي لها كيف تغضب فلو كان لي قلبان عشت بواحد وخلفت قلبا في هواها يعذبه هما أعذب هذا وأحلاه لا لا خلياني من شعري ولحني إنما أريد أن أسمعكما صوتا لمعبد من شعر أبي قطيفة لله ضرك القصر فالنخل فالجماء بينهما لا بل صوتا غيره ليت شعري وأين من يليت هل كعهد الربوع والآكام تلك عهد العقيق من كل قصر يتغنى على ضعاه الحمام أكرمني السلام إن جئت قومي وقليل لهم لدي السلام the show فتفي طلبك فقد آن الاوان لنخرج معك يا أبا القاسم على بركة الله انتظراني حتى ألبس كيف رأيت ابن جامع يا إسحاق أوتعفيني جعلت فداك لست لستعفيك فقل أقول انك بستان فيه الحلو والمر أما هو فقربة عسل أينما ثقبتها سالت حلو لا تزد يا بني هذا الشتاء قد هجم عليك وأنت تحتاج فيه إلى مؤونة وقد دفعت لك البارحة مالا عظيما تخزنه لي عندك فهو لك فاصرف في حوائك دعني أقبل راسك ويديك وقدميك يا أبتا وصلك الله وبرك أتدري لما وهبت لك هذا المال نعم جعلت في ذاك لما لصدقي فيك وفي ابن جامع صدقت يا بني هيا هيا بنا رحمكم الله مش حنروح وياهم تاني عبد الرشيد علشان لا نكرر ولا نعيد وخلينا ندخل في كلام مفيد جديد امبارح والنهارده سمعت شعرين ولحنين لشاعر ومغني كانوا هما هما في الاتنين حقولكم اسمهم وخلوا بدكم مني أبو قطيفة هو الشاعر ونعبة هو المغني كنا زمان لما نقالف كتاب ونجيب اسم واحد لازم نخصص للكلام عنه باب كان كده عندنا فن الرواية لازم نتفرع من حكاية لحكاية ومن حكاية الحكايه لحكاية الطريقة دي كانت بتعجبنا زمان وترضينا وتكتر علمنا وتسلينا تعالوا نجربها دلوقتي يمكن نلاقيها لطيفه ويرضى بينا نسرح مع سيرة الشاعر أبو قطيفة الزمان من 1300 عام والمكان في المدينة المنورة قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يا عم شاء. كيف أصبح جدك؟ كما عاهدته عجوزا لا ينشط منه غير لسانه <تصفيق> ومن جدها ذاك يا أبا عبد الملك؟ رجل قد تحب أن تراه قبل أن يموت فمن هو لعمرك؟ دغفل دغفل النسابة؟ اجل سمعت أن معاوية رحمه الله حين قدم للحج سأل دغفل هذا عمن راى رأى من علية أجدادنا من قريش فأخبره أنه رأى جدنا أمية بن عبد شمس أو تصدق النسابين يا أبا قطيفة؟ وهل تستبعد أن يكون دغفل قد رأى جدنا أمية؟ أو لم يعمر فوق المئة عام؟ بل يوشك أن يجاوز العشرين بعد المئة إذن فقد رأى أمية بن عبد شمس ألا تحب أن نجلس إليه ساعة؟ فيحدثك فيما يعلمه من نسبك ليتنا نفعل يا أبا عبد الملك ولكنه رجل يأكل المال أكلاً لا ينطق إلا بالدراهم والدنانير إن معي مئة درهم وافية أخرج الدراهم يا عمشاء يا عمشاء أنا ديتاني ادخلي ادخلي فادفعي هذه الضراهم المئة إلى جدك فقولي له إن ببابك أبا عبد الملك مروان بن الحكم وأبا قطيفة عمرو بن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط أطلت يا أبا عبد الملك. هو تحفظ الطفلة ما ذكر من نسي. ما ايسر ذلك على بني دغفل. لقد ذكر أنك عمرو بن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وكنياتك أبو قطيفة. <تصفيق> <تصفيق> ادخلا السلام عليك يا دقل وعليكم السلام هذا أبو قطيفة قد أرسل إليك ما أرسل مع العشاء يريد أن تكلمه فيما تعلم من نسبه سأعطيك مثل ما أعطيتني فأنا لا أعرف من نسبك إلا إلى جد أبيك فحسب وهو أبو معيط ابن ذكوان جد أبي هو أبو معيط صدقت ولكن أباه لا يدعى ذكوان بل يدعى عمرو بن أمية بل أبو جد أبيك ذكوان وكان عبدا لأمية وليس ابنا له إذن فأنا لست من صلب اميه كما أعرف ويعرف الناس لقد شهدت ذلك بنفسي وانا صبي قيل إنك حدثت بهذا الحديث معاوية نعم سألني معاوية قال من رأيت من علية قريش قلت رأيت جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم ورأيت جدك يا معاوية يتن عبد شمس قال صفهما لي قلت كان عبد المطلب أبيض مديد القامة حسن الوجه في جبينه نور بوة وعز الملك يطيف به عشرة من بني كأنهم أصدغاب. قال فصف جدي اميه قلت رأيته شيخا ضريرا نحيف الجسم يقوده عبده ذكوان. فقال معاوية ما ذاك ابنه أبو عمرو. فقلت هذا شيء قلتموه فقاله الناس. وأما الذي عرفت فهو الذي أخبرتك به زدني يا دغفل <تصفيق> زدني أزدك <تصفيق> على ما أزيدك لا أملك على أن أخرجتني من نسب قومي وقبحت جدهم إذن فاخذ هذه يا أبا قطيفة أتدري من هو جدك أبو أبيك هو عقبة بن أبي معيط فاسمع بين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط جدك فوضع ثوبه في عنق النبي فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رحمه الله فدفعه دفعا وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتدري يا ابا قطيفه ماذا فعل الله بجدك عقبه هذا اصره المسلمون في غزوه بدر فاعتق رسول الله من اعتق من اصرى قريش حتى اذا جاء جدك عقبه امر النبي به ان يقتل فقال عقبه يا محمد انا خاصه من قراتي قال نعم قال فمن للصبيه بعدي قال النار اتدري من هم صبيه النار هؤلاء يا ابا قطيفه ابوك وأعمامك اقبح الله يوما جئتك فيه يا غفل إنا لنعلم ما ذكرت ولا نحب أن نتكلم به إذا فاخذ هذه أيضا عن أبيك الوليد بن عقبة وما هو ببعيد عنه وله عثمان بن عفان ولاية الكوفة فشرب الخمر وصر بالناس وهو سكران ثم استدار إليهم وقال أعجبتكم صلاتي إذا قوموا أزدكم فشاهدوا عليه بذلك عند عثمان فجلده ثمانين جلد امضي بنا يا أبا عبد الملك فإن الشيخ لا يذكر في نسبي حسنه ابدا ارجعها ارجعها أولا من بني اميه فإن الناس يتعقبونكما آتل الله ابن الزبير تلك والله فتنة يا ترى God, سر the fear of the pain اللي بين الناس وبين مروان what's between ومين هو ابن الزبير اللي سمعنا مروان بيقول is دي son of بدي who لكم دلوقتي حكايته قصته لكن is our fate? I want to continue with you at the أنا أبو الثفرق الأصفهاني ودي تالت ليلة ويا كتاب الأغاني نساء الخير انبارح مروان وأبو قطيفة العمشاء رجعتهم ولصورة الناس لبهتهم ووعيتهم وكان سبب السورة دي بطل متحمس للخير اسمه عبد الله بن زبير هيج الناس في مكة ومدينه على بني أمية بسبب الإشاعات القوية اللي وصلت من الشام عن ارتكاب يزيد ابن معاوية للأسهم واستباحته لكل حرام وكان يزيد ابن معاوية في الوقت ده هو الخليفة ومن ضمن أريبه مروان وأبو قتيبة. نعم واسفه المطاف اين يا دكفل اينهما خيرهما الله من ال بيت اين الفاجر المستحل لحرمات الله <أين> اجيبوني قبل ان اجيبكم كيف اقتحمتم داري غير مستأنسين ولا مستأذنين؟ أليست هذه استباحة لحرمات الله أيها الغاضبون لحرمات الله؟ هذا عقديفة. هم سكوا. يا قوم يا قوم يا قوم تعلمون من أنا في ذكر أنسابكم؟ والله. وتالله وبالله اقسم جاهدا ان ابا خطيفه هذا ليس من ولد اميه بن عبد شمس بن اميه لقد شهدت ذلك بعيني وانا صبي وكنت ارويه الساعه لابي خطيفه والله ما ينتسب بنو معيط إلا إلى عبد كان عند أمية اسمه ذكوان فلما تبناه أمية سماه عمرا تبناه فصار بمنزلة ابنه منه وهذا أبو قطيفة بمنزلة واعد من بني أمية أفحكم الجاهلية تبغون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إنما كان التبني قبل الإسلام والله قال لكم ادعوهم لآبائهم اتركوه إذا اتركوه ما نفعني قطع نسبي من أمية قدر ما نفعني اليوم اخرج اخرج يا ابا عبد الملك من مخبائك فقد انصرف الناس إلى أين نذهب الساعة أما أنا فحامل من أهلي من استطعت فراحل إلى مكة فورا تستجير بالبيت الحرام؟ افعل فعله يا أبا قطيفة فإني لا أمن عليك في المدينة بعد اليوم أو أبرح المدينة وهي أحب إلى قلبي من الدنيا وما حوت حتى يهدأ ابن الزبير أو يصل جيش يزيد فيؤدبه ولكن ابن الزبير مقيم بمكه فكيف نذهب اليه اني لا اخاف ابن الزبير على نفسي واهلي ولكني اعتصم بمكه من غوغاء الناس افعل فعله يا ابا قطيفه وانطلق راشدين هربوا الاثنين بالمدينه ووصلوا مكة ودخلوها مع وفد قبلهم في السكة الوفد ده كان بعته يزيد من الشام عشان يسأل ابن الزبير يقصد ايه من صورته واعتصامه بالمسجد الحرام وبعد ايام اجتمع الوفد بابن الزبير للكلام وكان الموقف خطير والجمع ملوش نظير قل لي يا ابن الزبير هل رأيت بغلات معاوية؟ بغلات معاوية؟ أي بغلات تعني؟ بغلاته الشهب اللواتي كان أحق عليهم وما لي ببغلاته الشهب أو الحمر؟ والله ما أحسبك تريد وجه الله بإثارتك الناس على يزيد ولكنك تريد هذه البغلات الله أعلم بما أريد وأنا أعلم ولئن لم ترجع لأخطر الأخطر أتخطرني وأنا في حرم الله؟ إنما أنا بمنزلة حمامة من حمام مكة، أف كنت قاتلا حماما من حمام مكة؟ نعم. وما حرمه حمام مكة؟ يا أهلن تري بخوسي وأسقمن؟ انظر يا ابن الزباهي، هذا صخر وضعته في كبد خوسي، وهذه حمامة من حمام مكة. يا حمامة، أشرب يزيد بن معاوية الخم؟ قولي نعم. فوالله لان قرتي لا ارمي يا حمامه اتخلعين يزيد بن معاويه وتفرغين الامه ثم تقيمين في الحرم وتقولين انما انا حمامه من حمام مكه لا فعلت قلت لارضينا وايحك يتكلم الطائر لا ولكن خياط بن الزبير تتكلم وقسم بالله لا تباي عن نطايعن أو قرهم أو لتراني وخومي في جيش يملو عليك هذا <تصفيق> الظلم أنك تستحله حرم الله إنما تحله أنت ببيتتك فلا تشهد ولا تشهد ولا تشهد هذا الجرم أنا إني لا أخلع يزيد ابن معاوية، وأنا أخلع يزيد كما أخلع عمامتي هذه. إني لا أقول هذا وقد وصلني وأحسن جائزتي، ولكن عدو الله سكير خمير. أنا أخضع ولا أخضع من عيني. لا هو كما أنا. وكترة العمايم والنعال وهاجر رجال وسائل حال وخاف ابن الزبير من وجود بني أمية في مكة والمدينة فأمر بترحيلهم لحد ما يعود الهدوء والسكينة وخرجت القوافل للبيد تحملهم في الطريق إلى يسيد وأبو قطيفة ينظم على المدينة المنورة دموع الفراق ولوعه الأشواق أشعار أشعار تهز الوجدان وتسافر على صداه ركبان من زمان لزمان. يا مولاتي ما أراك بخير منذ فارقنا المدينة سمية انزلي عن الهودك وانظري أين يكون أبو قطيفة فقولي له تقرئك حميدة السلام وتستحلفك أن تلقن الحادي المغني شعر من شعرك في الحنين إلى التيار إنان أبي قطيفة ضي المدينة فاعتصرها البكاء فشهقت فماتت مش بس حميده اللي ماتت من الحزن والحنين أبو قطيفة نفسه عاش في الشام ثلاث سنين كانت أيامه فيها تنهيدة طويلة كلها أمين حتى ابن الزبير لما سنع أشعاره رأت نفسه وسمح له بالرجوع لدياره لكن يا سلام على تصاريف القدر بعد ما تمت الرحلة وانقضى الصفر مات أبو قطيفة والقفل على الأبواب ولا شفش الديار الغاليه اللي ضمت من عمره أغلى ذكريات الشباب <تصفيق> إحنا فيه سرحنا <تصفيق> بعيد القصر فالنخل فالجمباء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب غيره أهداه كان أول كلام ومبتداه اللحم اللي إسحاق الموصن في حضرة الرشيد خلنا. وقلنا الشعر لأبو قصيفة واللح لمعبد يا ترى مين هو معبد ها طبعا حتعرفوه ويغنيلكم وتسمعوه بس افتكرنا النهار كده كفاية وبكره بإذن الله نكمل بقية الحكاية. أنا أبو الفرج الأصفهاني ودي رابع ليله ويا كتاب الأغاني مساء الخير المرادي يا سادة يا مجات حكلمكم عن معبد أبو عباد معبد كان في غناه وألحانه معجزة أوانه وعجوب زمانه. كان مغني المدينة على أيام بني أمية يعني عاش قبلي بخمسين أو ستين فوق المية ومع ذلك كان على أيامي اسم معبد من أشهر الأسامي وكانت ألحانه هي الكنوز الفنية اللي يدور عليها ويحفظها كل مغني وكل مغنية وديكم سمعتوا إسحاء في مجلس هارون الرشيد غنى لحن معبد وسمعتم ابن جامع لما رحل إبراهيم المصري وابن إسحاق غنلهم برضو لحن معبد مين هو معبد؟ العمر أبيها لا تقول حبيبتي إني لا عن بعض صبي غني أو تسمع يا أبا غسان اجل وإني لا هذا الصبي. فهو عبد مملوك لعبد الرحمن بن قطر يتلقى غنم مولاه بظهر المدينة عند هذه الحرة فيستند إلى صخرة هناك ويعبث بيديه في حبالة يصيد بها الطير ثم يرسل غناءه هكذا هيا بنا إليه لامر ابيها لا تثقوا فانه هذا يغني إني لا شيئا لم اسمعه أو هكذا هو. تسعى بي إليه بل ليت الغلام يعلم أن الغريض سيد الغناء لمكة يسعى إليه ليستعيده لقد بلغ السماء بما تشهد له به, به صفوفا من الأبطال في حلق شوبي يا غلام أقبل تريدني أنا؟ أقبل أهو ذلك الطويل الأحول الخلاسي اللون؟ أبوه أسود وأمه بيضاء أقبل يا غلام أتعلم من هذا؟ لا تروعه فلعله يفوقني يوما ما اسمك يا فتى؟ معبد بن وهب ومولاي عبد الرحمن بن قطر وما تلك بيديك يا معبد حبالة أتصيد بها الطير أم تتصيد بها النغم أما النغم فإنه يواتيني ولا أتصيده أستند برأسي إلى تلك الصخرة هناك فأسمع وأنا نائم صوتا يجري في مسامعي فأقوم من النوم فأحكي <تصفيق> يا كذاب يا عفريت تعني أن الجن توحي إليك؟ صدقه يا أبا غسان صدق إنما كان ينشد من أهازيج عبقر لا أملي إن لم تكن أنت من يتقن صنعة الغناء إنه الغريض يا معبد قدم الساعة إلى المدينة فاستراح هنا فسمعك الغريض؟ سيد أهل هذا الزمان دعني أكب على قدميك يا مولاي فأشبعهما تقبيلا انها لعمري منية المتمني لا والله لا تفعل إنما أنت من يقبل الملوك قدميه يا غلام اعد علي ما كنت تنشد لعمر أبيها لا تقول حبيبتي شاتل معكم صفوفا من الابطال في حلق شرف يا سادة الكرام أنا معبد بنفسه وقد دارت الايام وصدقت فراسه الغريض يوم تنبأ لي بالشهرة والصيت العريض وإليكم هذه القصه مثلا لما بلغت من القدر والمقام سواء عند العامة أو الحكام بعث إلي بعض أمراء الحجاز أم اشخص إلى مكة فشخصت وحملت متاعي على ناقة يقودها غلام لي وتقدمته على ناقتي وكان ذلك في أيام الصيف واشتد علي الحر والعطش فانتهيت إلى خباء فيه رجل أسود وإذا قلال ماء قد بردت فملت إلى الخباء وقلت يا هذا أسقني من هذا الماء لا فأذن لي في الظل ساعة لا فانخت ناقتي ولجأت إلى ظلها فاستطرت به وقلت في نفسي لو أنني سريت عن نفسي بتلحين شيء من الشعر فإذا ما وصلت إلى مجلس الأمير الذي خرجت إليه غنيته به ولعلي إن حركت لساني بالغناء أن يبل الريق حلقي فيخف عني هذا العطش واندفعت أغني القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب غيروني فلما سمعني الأسود ما شعرت به إلا وقد احتملني حتى أدخلني خباء إيه بأبي أنت وأمي هل لك في شعير مقشور منقوع في هذا الماء البارد قد منعتني أقل من ذلك وشربة ماء تجزئني والله لأسقينك حتى تروى مولاي أبا عباد مولاي أبا عباد هذا غلامي قد لحق بي على ناقته أقبل يا غلام هذا مولاك عندي مقيم إلى وقت الرواح ولكني أريد الرحلة لابلغ وجهتي قبل الليل إيب أبي أنت وأمي الحر شديد ولا آمن عليك مثل الذي أصابك فأذن لي في أن أحمل قربة من ماء على عنقي وأسعى بها معك فكلما عطشت سقيتك صحنا وغنيتني صوتا <تصفيق> ذاك هيا بنا <تصفيق> فوالله ما فارقني ذلك الأسود يسقيني وأغنيه حتى بلغت المنزل أو تدري يا معبد فيما استدعيتك انما علم ذلك عند الله وعندك أيها الأمين اذا فأمسك عليك قلبك خشيه أن يقفز من صدرك روعتني فديتك إني قد هيات جياد البريد لتحملك من فورك هذا إلى دمشق دمشق؟ وما بدمشق؟ بها قصر كبير وبالقصر رجل يأتيه الخراج من تخوم الصين شرقا إلى أمواه الأطلسي غربا ثكلتني أمي أو تبعث بي إلى قصر الخلافة؟ بل إلى أمير المؤمنين الوليد بن يزيد بذاته فقد أتاني بريده ليلة الأمس أن أرسل إلينا الغداه مع بدن المغني فإني قد اشتقت إلى سماعه وها أنا ذا قد أحضرتك ولن يعود بريده إليه إلا وأنت فيه هيا أصلحك الله قم على الطائر الميمون ودخلت بين يدي مجلس الخليفة الوليد فوجدت بركة ملئت خمرا وقد فرش للوليد في داخل البهو على حافة البركة وفرش لي في الناحية المقابلة على حافة البركة ليس معنا ثالث وأول ما دخلت وجدت سترا مرخا على مجلس الوليد فلم أرى إلا مجلسي فقال لي الحاجب: يا معبد سلم على أمير المؤمنين واجلس في هذا الموضع السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين وعليك السلام حياك الله يا معبد أتدري لما وجهت إليك الله أعلم وأمير المؤمنين ذكرتك فأحببت أن أسمع منك أغني ما حضر أما أم يقترحه أمير المؤمنين بل غنني يا رب ما لك لا تجيب متيما قد جاء نحوك زائرا ومسلما جادتك كل سحابه هتانه حتى ترى عن زهره متبسما لو كنت تدري من دعاك أجبته وبكيت عهد الحب من شوق دمى مم. وغنيته فأقبلت جواري فرفعنا السطار الذي بيني وبينه وخرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج فخلع ثيابه فتلقوه بالثياب وبمجامر البخور والمسك ومسحوه بالطيب ثم جلس بمجلسه وانزل الستار وقال غنني يا معبد بماذا يا أمير المؤمنين غنني عجبت لما رأتني ساهما أبكي الطلولا كلما قلت طمأن نبدارهم قالوا الرحيلة وغنيته ففعل مثل ما فعل وأتوه بثياب وطيب ثم أقبل عليه فقمت فقال يا معبد من أراد أن يزداد عند الملوك حظوه فليكتم أسرارهم ذلك ما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إصائده يا غلام احمل إلى معبد عشرة آلاف دينار واحملوه لوقته على البريد إلى المدينة. دي حكاية من حكايات معبد ما كانش يحكيها غير لاصحابه وهو قافل البابه ويا ما أهل الطرب بتوريهم الدنيا عجب الناس تشوف أهل السلطان في الأبهة والصولجان <تصفيق> وهما يشوفوهم على الحقيقة في مجالسهم البريئة. وغير البريئة أفتكر النهاردة كده كفاية وبقرة باذن الله نسمع بقية الحكاية أنا أبو الفارق الأصفهاني ودي خامس ليلة ويا كتاب الأغاني مساء الخير كنا مبارح ويا معبد في قصر الخليفة الوليد ابن يزيد وسمعنا حاجات عجيبة ما حد عارف ده من خيال معبد ولا شيء أكيد آه يا مد كتب فيها سير الرجال لو طوعنا الشك ما نصدقهاش ونفتكرها خيال المهم اللي لدي حنقضيها ويا معبد ونسمع منه حكايتين كمان قبل ما تفرق بيننا وبينه بحور الزمان في مرة أخرى أرسل إلي الخليفة الوليد بن يزيد وحملني بريده إلى دمشق وظننت أنني سامثل بين يديه ليلة وصولي كما فعلوا بي المرة السالفة ولكنني علمت أنه أرجأني يومين فقلت في نفسي أذهب إلى حمام من حمامات الشام ألين جسمي وأرم عظامي وأستجم فبين أنا في الحمام اذ دخل علي رجل له هيبه ومعه غلمان له فلطخ نفسه بورق النبق المدقوق والطفل الناعم فتركني صاحب الحمام وشغل بذلك الرجل عني وعن سائر الناس فأعطيتهم ظهري ودليت قدمي في المغطس الساخن وقلت أروح عن نفسي بالغناء حتى يفرغ صاحب الحمام لي <تصفيق> يا صاحب القناعه من الرجل المغني لا اذكر اني رايته من قبل غلبي. ليس من اهل دمشق يا غلمان قدموا اليه جميع ما ههنا اللوز الاخضر والمشمش والتين والتراقل يا هذا التراقل بلغتنا هو الخوف بلغه اهل العجاز هل انت من الحجاز أجل من ايها من المدينه بلد النور ولا يا صائب الحمام سر الى رجبي قبلي دلك كوفر جنده واحمل اليك منفيابي تلك الجديده بل احملها كلها بيني بين ينتقي منها ما يشاء يا هادا عباءات قصوريه قلاديب دمشقيه سلاويل عتابيه ما شئت يا ها لن أتركك الساعة إلا احتملتك إلى منزلي فتمضي الليلة عدي ولم أجد بدا من أن أجيب الرجل فسرت معه إلى منزله فإذا هو قصر عظيم وإذا الرجل تاجر في سلع الشام تحملها مراكبه إلى رومية والأندلس ولم يدع الرجل من البر والإكرام شيئا إلا فعله ثم وضع النبيذ. وهو خمر معتقة فظل الرجل يكرع كأنه فحل خنزير واحمرت حدقتاه وسكر وصاح عليه غني أيها الرجل غني ما غنيت في الحمام يا غلمان أين العازفون أين الشباب أين الرماب أين المعزف أين الطنبور أين التس أين العود عنصتو عنصتو حذر أن تفسدوا عليه غناء عنصتو يا أبناء الأفاعي قل لند وتربها قبل عزم وغداء بالتليل مساهدة لا لا لا كان هناك في الحمام أحلى إذن نعود إلى الحمام فأغنيك هناك لا لا لا سأسمع كما لم تسمع يا غلمان شيخنا يا غلمان شيخنا علينا بالشيخ فإنه لا يطربنا أحد سواه <تصفيق> أين الشيخ؟ آه هو قد أقبل أهلين وسهلين بشيخنا وحبيبنا ادفعوا إليه زخ النبيز وضعوا العود في حضني غني أغنية السلور الذي خطفه القط من القدر أتدري ما هو السلور يا أخ الحجاز؟ لا يا أخ الشام السلور هو ما يسميه أهل مصر بسمك القراميت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتغنون هنا بالقراميط والقط الذي يخطفها من القدر <تصفيق> <تصفيق> <أه> هذا خير ألف مرة من هند تلك التي تغنون بها <تصفيق> ما لنا ولهند وللناور وللشهد والقفا غننا أغنية السلاور يا شيخ غننا في النوت في القذف ويلعلو جاء القذف هكلا ويلعلو. وظل الشيخ يغني ويغني وصاحب القصر يكاد يخرج من جلده طارا والقوم يضجون ويصفقون فانتهست ذلك وانسللت منهم وهم لا يشعرون فما رأيت مثل ذلك اليوم قط غناء أضيع ولا شيخا أجهن الحكاية التانية حصلت لمعبد في العراق. في البصرة، وسببها في كلمة مختصرة، إن معبد كان زي أي فنان يكسب كثير ويضيع كثير، وفي النهاية يموت فقير. بكنش كفاية عليه عطايا الامراء والحكام والخلفاء، كان ييجي عليه اوقات مقابل عشرات او ميات يقبل تعليم الحانو للجواري المغنيات. ومن الجوار دول جارية اسمها زبية كانت عند تاجر من التجار يبعتها كل يوم تتعلم لحن من معبد بخمسين دينار وزبية كانت ذكية وبفترتها مغنية بعد شهرين ثلاثة كانت حفظة من الحان معبد فوق المية وخدها التاجر ووضعها في العراق بألاف الدنانير. وهناك بقى لها صيت كبير واصبحت من المشاهير يرجع مرجعنا المعبد في يوم ضاء به الحال وفكر في الترحال يروح فيه يجي منيه يروح يدور على ظبيه في العراق يمكن يلاقي عندها الترياء وسافر معبد وفي البصره عرف ان زبيا اشتراها راجل غني من الأهواز اسمه خردباز بيكرمها ويعز اللي علمها غاية الإعزاز راح معبد على شاطئ نهر الدجلة يدور على مركب يواصل بيها الرحله إني أريد الأهواز عليك أن تنتظر بالبصرة اياما حتى تعود المراكب التي تحمل إلى الأهواز وإلا فخذ قاربا والحق بتلك السفينة الكبيرة التي بارحت الشط فإن وجهتها إلى حيث تريد وجهتها الأهواز؟ اجل اذا فما يقعدني عنها علي بالقارب واجتهد حتى تلحقني بها ولك ما تشاء ولكن صاحبها امير لا ينزل بها احدا من الغرباء لعلي إن توسلت اليه حملني هيا هيا بالله <تصفيق> يا ربانا السفينه يا هذا يا ايها الملاح اني رجل غريب من الحجاز توصل من الاهواز الا تحملوني معكم فانتباه الا تسمعني انت إن الأمير ينظر إليك من طاقة مقصورته يا أيها الأمير ألا أكرمت غربتي أكرمك الله إني رجل من المدينة المنورة اكرمني من أجل صاحبها عليه السلام صلى الله عليه وسلم احملوه أعطي أجلي قبل أن يحملوك كم تريد خمسة دام من الذهب وفيه خذ قاتلك الله هذه سبعة لا خمسة اركب رصمك إلى هذا الحد وانسكه بقبضتي، فإني سوف أغزبك إلى أعلى الشفينة لئن فقطت فلا أقل من عشرين دينارا لكي أنبشلك من الماء يأكلني الحوت ولا تنال مني برهما يا اغروا عني <تصفيق> <تصفيق> متاعي لله ألا رفعتموه ألا ربطته في الحبل فرفعناه قبلك لقد مرى به صاحب قائل <تصفيق> عد المتاعي عد المتاعي أيها اللص المتاع المتاع صاغم يا هذا كف عن سنوه وإلا أمرتهم فألقوك في اليم خلف متاعي خذه أيها الملاح فاجلسه في مؤخر السفينة في معكم <تصفيق> من ان تثرثر او تحدث صوتا فإن الامير يقطع الرحلة بالاستماع إلى غناء جواريه انظر انظر هاهن هؤلاء قد استفافنا حوله وبين يديه بالمزاهر والمزامر صاين صح. أيها ويلك ما انت والغنى الزم شانك آه. عودوا به الى مؤخر السفينه فإن فعل مثلما فعل فكبلوه وكمموه او فقذفوا به في البحر يا ترى معبد حيعملي وكماله بيحشر نفسه ليه لكن الفنان معزول حكايته كلها احساس وشعور ويصعب عليه إن بعد ما يدوب روحه في أنغام وألحان يسمعها قدامه تتبهدل وتنهال أفتكر الليلة دي كده كفاية وبكره باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أفد فرج الأصفهاني ودي سادس ليلى ويا كتاب الاغاني مساء الخير احنا مبارح سبنا معبد في المركب رايح الأهواز يدور على تلمستو زبية اللي اشتراها الغني خردباز وفي المركب غنت جاريه واعترض معبد على الإنشاد وغضوا بصاحب المركب وأمروا بالابتعاد وغنت بعدها جارية سواها خلت أعصاب معبد فلتت من هنا لا لا ارموني في البحر أيها الأمير فهذا خير من نعيق جواري أما سمعتم هذا اللحن من ضبيا وهي في بلادكم ضبيا وما يدريك أنت بضبيا إنما تلقى هؤلاء ما ينشد من فم ظبيا لا والله لا أصدق إلا أن تكون ظبيا قد فقدت رجدها اسمع مني ما أنشدته الأولى أيها العائب عندي و... شيء عجيب احسنت والله يا رجل احسنت مره يا مولاي فليعد ما غناه لا والله ولا كرامه واني عائد الى مؤخر السفينه فلن ابرح هذا والله احسن الناس غناء فساله أن يغني علينا ولو مره واحده لعلنا ناخذه عن اجل يا مولاي فان غناءه ان فاتنا لم نجد مثله ابدا قد سمعتن سوء رده عليكم وأنا خائف مثل هذا الرد منه وقد أسلفناه الإساءة فاصبرنا حتى نداريه ونسترضيه أيها الملاح إلي بالرجل. الرجل لا يريد أن يبرح مكانه في مؤخر السفينة اذا أقوم انا إليه قل لي بالله كيف عرفت خبر ربيه هل استمعت إلى هذا اللحن منها هل نزلت بهذه البلاد من قبل قل لي أنت فإن اجبتني أجبتك أتعرف أين تقيم زبيه في جوار ربها أماتت حربا لما قدمت من الحجاز وقصدت الأهواز اليها إنا لله وإنا إليه راجعون ومن تكون أنت لها إني معلمها أي معلمها إنها إنما تلقت غناءها على معلم فرد هو معبد ابن وهب مغني المدينة فأنا والله معبد <تصفيق> يا سيدي وحبيبي اانت معبد اني والله كتمت نفسك طول هذا اليوم وانت سيدي ومن اتمنى على الله ان القاه فمن انت خردباز صاحب ظبيه يا غلمان يا جواري، يا بحار الي بالثياب الي بالطيب الي بالذهب لي بالطعام والشراب. ادي صوره من حياة معبد عالم الاعلام في عالم الانغام اللي ما جديدش الدنيا بمثله على مر الدهور والاعوام وعاش معبد لحد التمنيه وصوته راح وترعش ولو غنى يدحك السمعين وناس في اخر ايامه شافوه بيحاول الغنى وكل ما يخون صوته يبكي حزين وكان يشاور على حلقه ويقول هذا هو معبد فلما ذهب هذا ذهب آه. كل شيء يا ترى ولا ناسيين يا ساده يا مستمعين فاكرين أول لحن تقابلنا عليه ولا إيه فاكرين لما إسحاق الموصلي ذنب لهارون الرشيد في الحضرة الشريفة لحن من ألحان معبد وشعر أبو قطيفة القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب ديروني أهو كل اللفات من كلام وحواديت وأنغام يا سادة يا كرام كان سببه اللحن ده سمعناه وفهمنا معناه وسرحنا في تاريخ اللي ألفه واللي غناه دلوقتي قبل ما ننتقل للحن تاني من كتاب الاغاني افكركم كمان باللي قلناه زمان إن هارون الرشيد كان مكلف ارباب الطرب يجمعوا له اجمل ألحان العرب ويختاروا منها دي تكون هي عمدة الالحان الدائرة على كل لسان في ذاك الزمان اهو كل لحن من الحان المية المختاره المتناقيه حيكون عليه مدار كلامنا باذن رب البريه يرجع مرجعنا من جديد لمجلس هارون الرشيد اعز الله مولانا أمير المؤمنين ببابكم ابن جامع والموصلي وابنه إسحاق أين أخونا إبراهيم؟ إنه لا يحب أن يحضر مجلس هؤلاء القوم من أهل الغناء بل وأنافسهم في صنعتهم يا أمير المؤمنين جعلت فداءك أئنك هنا يا إبراهيم؟ وأختك عليه يا أمير المؤمنين تستأذنك في الجلوس خلف الستر والاستماع إلى القوم رحم الله أبان المهدي لكم ضربك وحبسك لتقلع عن ممارسة الغناء والمدارسة فيه. هو كيف أقلع عن الغناء وهو روح روحي وسر نفسي. ليتك وقفت به عند نفسك. هل قدر المهدي أنك ستصنع باختنا عليا ما صنعت بنفسك؟ حذاري حذار يا إبراهيم من أن تجهر بالغناء في غير بيتكما ولغير اهلكما فإني لو علمت أن امركما شاع بين الناس لأوزينكما أوصني ولا تهددني جعلت فداءك. هل لا أذنت ان أن تأخذ مجلسها؟ أذنت لها أيها الحاجب أدخل القوم السلام عليكم, السلام عليكم وعلى, الله. وعلى الله. وعليكم مثل تحيتكم اجلسوا حيث علمتم مجالسكم هل علمت يا ابن جامع ما انشدني اسحاق بن ابراهيم ليله امس القصر فالنخل فالجماء بينهما أبي, أبي وامي يا امير المؤمنين إنما أنشدك إسحاق لهو أشهر الحان معبد فلما تأخر عن الموصلي فيه ترى ألم تسمع به قبل ولدك يا أبا إسحاق العمر الحقي <تصفيق> إذا لي أقول عنه قل <تصفيق> يا ابن جامع إنما أراد أبو إسحاق أن يمهد لابنه حتى يجلسه بين يديك أعزك الله وأبقاك فادخر اللحم ورتب الأمر ثم ادعى عند أمير المؤمنين أن ولده عثر على درة الغواص ويعلم الله أن ذلك اللحم أشيع على لسان المغنين من قلنا وقالت <تصفيق> <تصفيق> ولكن وجدنا إسحاق على قدم في غنائه يا ابن جامع وحق من جعلك للناس اماما إنه لخير من أبيه تكلم يا أبا إسحاق الحمد لله انصر أمير المؤمنين بتطاول ابن جامع على خادمه وصنيعه معروفه ولكنه جبر كسرك يا إبراهيم بما شهده لإسحاق من الحذق دعنا دعنا من هذا هل انتخبتم شيئا من الالحان بعد لحن معبد ذلك الذي أسمع؟ أجل انتخبنا لحنا لابن سريج لا ينازع فيه منازع لمن الشاع؟ لعمر بن أبي ربيعة ذلك الشاعر الفاسق الذي كان يتتبع النساء في موسم الحج وهن محرمات فيتغزل فيهن أجل حفظك الله وابقاك انه هو ولكن ابن سريج انتخب من شعر عمر ما ليس غزلا في النساء المحرمات بل انتخب ابياتا يصف بها الشاعر جواده الذي أجهده في الجري ليبلغ به غايته فأحس أن الجواد يوشك أن يتكلم شاكيا من فرط ما يجد من التعب أسمعني الشعر يا إسحاق تشك الجواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم يقول لنا ان تبلغ اليوم غايه فقد هان عندي أن أكل وأسأم، لذلك ادني دون خيلي مكانه واوصي به الا يهان ويكرم ما دام يصف جوادا يجري فما احسب اللحن الا نشيطا ناهضا حيا سريع الحركه فداك ابي وامي يا امير المؤمنين إنه لك ذلك وإلا فهو ليس جوادا يجري بل حمار مكسور <تصفيق> <تصفيق> أسمعني اللحن يا ابن جامع <تصفيق> <تصفيق> تشك الجواد الجري لما جهاته و اوشك لو استيو ان يتكلم يقولوا لنا ان كان وأوصي به ألا يهان ويكرم اهدا اللحن التاني المختار يا سادتي الأخيار من الشموس والأقمار الشعر للشاعر الفريد اللي كان في بابه وحيد عمر ابن أبي ربيعة واللحن لابن سريك اللي كان من أعلام الطليعة في صناعة الغنى والألحان البديعة حنتكلم عن الشاعر في البداية وطبعا حكاية حتجيب حكاية لحد ما نوفي تاريخه للنهاية وافتكر النهارده كده كفاية وبكره بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني ودي سابع ليلى ويا كتاب الاغاني مساء الخير كان مضار كلامنا يا سادة يا أمارة عن الألحان المية المختارة اللي نقاهم لهارون الرشيد أهل الخبرة والمهاره وكل اللي فات واسمعتوه مني عن أبو قطيف الشاعر ومعبد المغني كان بمناسبة اللحن الأولاني ودي احنا ابتدينا نتكلم عن اللحن الثاني المنسوب لاثنين من صلاطين الأغاني عمر ابن أبي ربيعة الشاعر الفنان وابن صريك معجزة الغنى والألحان وقبل ما نسرح في الوضة الينيعه البديعة من سيدة الشاعر ابن أبي ربيعة حسمعكم بعض الاراء في اللون اللي تفرد بيه عمر بين الشعراء وحنبتدي برأي ابن عتيق اللي كان للشاعر اعز صديق ما عصي الله عز وجل بشيء اكثر مما عصي بالشاعر عمر بن ابي ربيع وادي شام ابن عروه لا ترو فتياتكم شعر ابن ابي ربيعه حتى لا يتورطن في السوء تورطا وادي ابن جريح ما دخل على العذارى في خضورهن شيء اضر عليهن من شعر ابن ابي ربيعه يا ترى كل ده ليه الله ولا هو يعني قال ايه تعالوا نرجع السنين الف وثلثمائه الا شويه سنة كذا وثمانين هجرية المكان مكة والوقت نص الليل والدنيا أمر والقعده صمر في بار الشاعر عمر وهو بين الصمار بين شجلهم الاشعار لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرة خذي حذرة وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمر نولي فإن غضبت فلا تاسي فاني بالغ وطر وكم ذا روضت غضا وكم ذا نال من صبر فقوم الليل ضارعة تفوزي بالردى صحرا فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا امر من بذا أمر هذا سحرك الفتيات قد خبرنني الخبر قد خبرنني الخبر يقلن لكل عاشقة إذا نولته هجرة <تصفيق> <تصفيق> لله ضرك يا أبا الخطاب ما احوجنا اليوم إلى خليفة في مهارة جارية <تصفيق> أنشدنا غيرها وحق بني مخزوم وحق بني المغيرة وحق عمك أبي جاري <تصفيق> <تصفيق> قل ليت هندا قلها يا عمر <تصفيق> <تصفيق> ليت هندا انجزتنا أنجزتنا ما تعيد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد ولقد قالت لجارات لها ذات يوم وتعرت تبترد, وتعرت تبترد فماذا قالت لجاراتها أكما ينعتني تبصرنني عمر كنا الله أم لا يقتصر؟ فتضحكنا وقد قلنا لها <تصفيق> حسن في كل عين من تود حسدا حملناه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد آه لو سمعت شعرك هذا تغنيه جميلة مولاه الأنصار فمن لحنه لها؟ هي والله هي ولم يصنع ابن سريج ولا الغريض شيئا أبدع مما صنعه اذا هيا بنا إلى جميلة نسمع ليت هندا ليت أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد ليس هنداً أنجزتنا ما تعج وشفت أنفسنا مما تجد واستبعدت مرةً واحدةً إنما العاجز من لا يستبد هذه <تو mentor> صورة <تصفيق> من شعر عمر ولياليه واللي يفتح ديوان أشعاره ويقلب فيه يا ما كتير من الكلام ده حيلقيه ومعظم الأشعار دي كانت أغاني وألحان بتلف في البلدان على كل لسان مفيش مغني على ايام بني اميه اشتهر الا وكان غناه باشعار عبا سلامه تغني في دمشق انا يا قلب قد سرق <تصفيق> ابن محرز يغني في مكة غني في العراق حبكم يا أهل ليلى قتلي ظهر الحب بقسمي وبطن حبكم يا أهل ليلى قتلي ظهر الحب بقسمي وبطن ليس حب فوق ما أحببتكم غير أن أقتل نفسي او أبن غير أن أقتل نفسي أو شعر عمر ما خلاش بيت ولا سابر ولا منشد ولا زابر إلا وبيتكلم عن هند وسمية وأسمى وصرية وليلى وعليا ودول كان منهم بنات بيوت كبيره تجرحهم الكلمه وتاذيهم السيرة وفرصه عمر اللي كان يشوف فيها اجمل الستات مهما كانوا محجبات في موسم الحج وهما كاشفين وشهم محرمات ما يصدق يشوف الوحده ويعرفها إلا ويشهر باسمها وباوصفها تعالوا نطوي الزمن في لمحه الزمان صبح عيد الاضحى والمكان على السكه بين منى ومكه والحجاج نازلين افواك بين وقفه عرفات ورمي الجمرات ابن عتيق م? اني رايت البدر في وضح النهار هنا في الرحاله التي تمر امامنا فوق هذا البعير يا لعينك يا عمر تلتقط الجمال في الزحام التقاط الطائر للحب من الحصى نوار ازدري الستر نوار ولم يا اماه هذا ابن ابي ربيعه الشاعر الفاجر استجر يا نوار حتى لا يفضحك في شعره عتيقه لقد عشقتني الفتاه وعشقتها أما إنك عشقتها فهذا ما تملك أن تخبر عنه وأما إنها عشقتك فلعمر شيطان كما أدراك به إني لخبير باعين النساء وهل وقعت عليها أكثر من لمحة عين وإنما تتراسل الأشواق فيما هو أقل من لمحة عين هيا بنا ليس لك الساعة إليها من سبيل فقد أسدلت الستر وتلك أمها خلفها كالحدعة إنها عائدة إلى مكة لتتم مناسك الحج، فإذا ما قدمت تطوف طواف الإفاضة ملأت عيني من جمالها ما شئت والتمست السبيل إلى الحديث معها ما فلا نجوت إن نجت مني نوار لله ما أفسقك يا أبا الخطاب كأنك تحج على دين عمك أبي جهل لا تلمني عتيق لا تلمني الجمال ديني ودي الدني من الحمد والنعمة لك على الوقت لا شريك لك, لا شريك لك لبيك, لبيك اللهم, لبيك لبيك, اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لم تب النوار بعد يا عتيق حبسها الله عن الطواف رحمة بها وحفظا لها منك يا أبا الخطاب لقد انقض يومان بعد يوم النحر ترى اتنقضي أيام التشاريق ولا أراها تراها رجعت إلى ديارها دون أن تتمم حجها ما احرصك على تمام حجها تالله <تصفيق> ما رأيت شيطانا قد قبلك يحرص على تمام العبادات لا تهزل يا عاتيق لا تهزل لعلني أتقرب إلى الله بعشق الجمال أكثر مما تتقربون إليه بالتعبد ألف سنة عمر انظر نوار هل رأيتها لا والله بل رأيت من تأخذ بلبك أكثر منها إنها ليلى بنت الحارث ليلى بنت الحارث يا لمنك يا عتيق لقد والله أنسيتني نوار لا تلمني عتيق حسب الذي بي النبي بي عتيق ما قد كفاني لا تلمني وأنت زينتها لي أنت مثل الشيطان للإنسان أراك مقتفيا أثرها إن امرؤ مولع بالحسن اتبعه لا حظ لي فيه إلا لذة النظري ليلى إني عمر يا ليلى إليك عني يا هذا فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحرمة بطل سحرك عند ليلى يا عمر عتيق انظر لقد أخلفني الله خيرا من ليلى ها هي في اقبلت من نوار يا عتيق نوار يا ترى حيلاقي نوار للهوى ميله ولا جد زي ليلى حكايات سمعناها وبنحكيها وربنا يعلم الصدق من فيها واحنا ما نقصدش مالها غير لمحه فن او لحظه تسالي تسعد أوقات السادة المستمعين أقمار الليل أفتكر النهارده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفارق الاصفهاني ودي ثامن ليله ويا كتاب الاغاني مساء الخير احنا لسه في سيره الشاعر عمر ابن أبي ربيعه وحنفكر السارح بحكايه مباح الوقت ضحى والمكان في المسجد الحرام والشاعر عمر لسائل فحلال أو حرام لمح البنية الجميلة نوار جايه تضوي زي الكوكب الصيار سرقوا جمالها راح عليها منهوف تعالوا بينا نسمع ونشوف نوار أماتني الشوق وأحياني الأمل أين كنت يا نوار؟ ليس هنا يا عمر اذا واعديني غدا نرحل من مكة فموعدنا على الطريق إلى المدينة عند عصفان او الكحفه وأمك والرقباء سأتحين لك ساعة هو أخلو إليك ساعة يا نوار إني لا أكاد أصدق وإني لجد مشوقة إلى حديثك يا عمر بالله لا تجعلي بيننا الغداه ثالثا إلا حاضنتي يا لي من العجائز <تصفيق> انصرف في حفظ الله يا عمر من يكن قلبه سليما صحيحا لا يلمني فقد عشقت نوارا ليت يا رب كان فرضا علينا كل يومين حجه واعتمارا الله أرحم بعباده من أن يستجيب لك أدركني يا عتيق وعدتني نوار الغدات وهم راحلون أي على طريق المدينة وماذا أنت فاعل إن لي حصانا نجيبا اشتريته بالأمس وأسميته الكوكب لا علم لي اذا فها قد علمت فاني ذاهب فامر غلامي جنادا أن يخضب ذلك الحصان بالحناء وماذا بعد؟ فإن أصبحت غدا وضعت على الكوكب رحلا مذهبا وارتديت حلة يمانية موشية مزركشة وخرجت ومن خلف غلامي جناد ذاك على بغلة شقراء وأنا أعطر الناس وأحسنهم هيئة فأدرك قافلتها في أذني إلا صوت نوار المخبر. ارتفعت الظهيرة وأحسبهم يقيلون في عصفان وهل تريدني أن اسعى إليها يا أحمق وهم قائلون في وضح الظهيرة إذا فسوف نتابعهم حتى تنزل العشية وهل يستتر العشاق إلا بجنح الظلام إذا يكونون قد أدرك الجحفة وأناخ الجمال بها وحينئذ أدفع إليك بجوادي فتنتظرني عن كثب واتسلل انا خفيفا باحثا عنها لان اخطات عيني مكانها فلن يخطئ انفي عبيرها اذا مررت بمأواها وقد هاجعوا حسبت وسط رحال القوم عطارة فلما فقدت الصوت منهم واطفئت مصابيح وشوبا بالعشاء والنور وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح رعيان ونوم سمر تلفت من حولي وأقبلت مشية الذئاب وخطوي خشية القوم أزور عمر من؟ أنا أم كاردن حاضنتها؟ أجل غاب كمير وجاءت كمر ولا حاجة بك أن تمشي مشية الذئاب يا عمر نوار فمن تحسبني هند أم أسماء زينب أم عفراء جعلت في فكيف عرفت مكاني لمحتك وغلامك تتبعني القافلة منذ الصباح فشددنا أبصارنا أنا وام كردم إليكما فلم تغيب عنا لحظة واحدة أم كاردم بالله تشغلي عنا بغلام جناد فإنه فتى أنيس رقيق الحاشية افعلي يا أمة لا تخاف علي من عمر آه لو تعلم أمي وهي تغط في نومها غطيطا أما رأيت كيف أسدلت الستر علي يوم لمحتك ترى كيف عرفتني قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ <تصفيق> لعلك لا تعلم يا أبا الخطاب أننا نذكر من أنسابكم كما تذكرون من أنسابنا فأي بنت عم لي؟ ما أنا لك ببنت عم ولا خال فأنا من صميم الأنصار وأنت مخزومي من صميم قريش إذن فكيف تذكرون من أنسابنا كما نذكر من أنسابكم؟ أتدري أن قاتل عمك أبي جهل يوم غزوة بدر هو معوز بن عفراء وما معوز بن عفراء جد أمي لأمها فأم أمي هي الربيع بنت معوز قاتل أبي وما لنا في مقامنا هذا بأبي جهل أو أبي رشد <تصفيق> نشدك الله يا نوار أما تحب أن تسمع خبر جدة الربيع حين لقيت جدتك أسماء بنت مخربة إن كان هذا يطربك فما أحبه إليه كانت جدتك أسماء أم أبيك عطاره تبيع العطر للنساء وكانت قد قدمت إلى المدينة بعد مقتل ابنها أبي جهل بزمن طويل في عهد عثمان بن عفان رحمه الله وكنت أنت حينئذ طفلا صغيرا على كتف أمك وكانت أمك سبية حرب سمراء من حضر موت وكانت تدعى مجدا فمن حدثك بهذا الحديث الطويل؟ امي عن أمها الربيع أما تحب أن أتم لك هذا الخبر؟ أتم ما شئتي فما أشهل كلام من فيك ولو سببت أجدادي جميعا <تصفيق> فدخلت جدتك أسماء ذات يوم على جدة الربيع يا أهل الدار. ألا تبتعون عطرة إنها والله العجوز أسماء أم أبي جهل. ألا فادخلي وأرينا ما عندك صبحتنا بالخير أما تعرفنني أنا أسماء بنت مخربة أم عبد الملك وعياش ابني أبي ربيعه، فمن هذه الجرية السمراء خلفك؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه مجد أم ولد ابني عبد الله فقد أنجبت له عمرا هذا الذي تحمله على كتفها <تصفيق> ولكني أعلم يا أسماء أن ابنك عبد الله من أكثر قريش مالا وأبوه أبو ربيعة كان ماله أكثر كانت قريش بأسرها تكسو الكعبة في الجاهلية عاما ويكسوها زوجي أبو ربيعة وحده عاما فكانوا يسمونه العدل كأنه يعادل قريشا جميعها فلم على كثرة أموالكم وعبيدكم تخرجين بهذا العطر الى النسوه وتتجرين فيه التجارة ديدا أهل مكة لا نتعيب أن نمارس ما نربح به درهما واحدا ولو ملكنا ذهب الأرض التجارة سلوة وطعمة وبركة أصلحي صغيرك ألقي ميه يا مجدو. مه أبا الخطاب مه وتكنينه أبا الخطاب واسمه عمر أردت عمرا كاسم عمي يا ما جه عمرا لا عمرا وكنيناه أبا الخطاب لأنه ولد ليلة أن مات عمر بن الخطاب رحمه الله فأي خير رفع من الأرض ليلة إذن وأي شر وضع فيها فمن المرأة لا تفتأ تذكر ابن فقيدي عمرا أبا الحكم فتدعوه أبا جهل لقد كان والله سيد قريش وما لها لا تترك حتى الطفل من ولدي ولدي فتؤذيني فيه أو تسيرينها جاهلية يا عجوز؟ لست أنا التي أسمي ابنك فقيدك بأبي جهل بل هكذا سماه المؤمنون جميعا وقد كان والله فرعون هذه الأمة وقد أمكن الله منه وأخزاء وإن أبي هو معوز ابن عفراء الأنصاري قاتله يوم بدر أنت ابنة قاتل سيده بل أنا ابنة قاتل عبده حرام علي أن أبيعك من عطري شيئاً وحرام علي أن أشتري منه شيئاً فما وجدت لعطر نتنا غير عطر هيا بنا يا مجدو لا برك هؤلاء من أهل دار ولا بركت من عجوز وقاح أوجدت نتنا لعطرها يا ربيع؟ <تصفيق> لا والله ما رأيت عطرا أطيب من عطرها ولكني أردت أن أعيبه لأغيظها <تصفيق> فهذا هو ما نذكر من أنسابكم وما تذكرون من أنسابنا يا عمر <تصفيق> أم كردم، أم كردم، أين ذهب بها عبدك؟ يا ترى يا سادة راحت فين ام كرضه المدهده وازاي العبد جنات قدر يسهيها ويخلي نوار تغيب عن عينيه أما عمر ده مغامر عجيب لكن يا ترى حينجح في مغامره الليله دي ولا يخيب افتكر النهارده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه أنا ابو الفرق الأصفهاني ودي تاسع ليله ويا كتاب الاغاني مساء الخير برضو حنفكر السارح بحكايه مبارح خرجت نوار مسافره من مكه وكانت موعده عمر يقابلها في السك ووافع عمر في الميعاد هو وعبده جنات ونوار خدتهم مكرده الدادة بهوادة وتسحبوا من القفلة والعيون في غفلة وقبلت عمر وسبناهم في حكايات وصمر احنا دلوقتي بالليل في الصحرة والعشاق مشيين في نور القمره أم كردم أم كردم أين حاضنتي أين ذهب بها غلامك <تصفيق> بل أين ذهبنا نحن سرقنا الحديث فسرنا وسرنا حتى غابت عنا القافلة النائمة وجناد وأم كردم ولم يبق لنا إلا البدر والخلاء والحب يا لي منك صحرتني يا أبو الخطاب هذا سحر النسوان قد خبرنني خبرك <تصفيق> <تصفيق> هيا بنا نعود ألا تحبين أن أسمعك من شعري بل ومن خبر الأخريات ترى كيف يطير خبر ليلتي هذه على جناح شعرك في الآفاق نشتك الله لا تشاهرني يا عمر ألا نجلس فأين فهنا على الرمل أبسط لك مطرفي فتجلسين عليه البدر في كبد السماء كانها الصبح ألا استطرنا بهذه الربوة القريبة؟ ما شئتي هيا بنا ويحي نسوة متربصات بنا خلف الربوة تناكر يا عمر تنكر حتى لا يعرفك النسوة ويح أمي وكيف لي أن أخفي نفسي لف هذا المطرف وتعمم به كما يتعمم الأعراب وأنا أزدل خماري فأصدر ثوبي هذا المورد. عجل إنهن مختربات بل هيا نفر فإنهن لن يلحقن بنا فإن تصايحنا وأيقظنا القافلة أتفضحني يا عمر؟ تنكر تنكر ما شئت ما شئتي <تصفيق> ايه يا عربيان عروسان ام عاشقان بل عروسان عاشقان اي عربي ما املحك وازرفك لو جلستما فتحدثتما معنا ليلنا فان اوشك الصبح انصرفتما في حفظ الله <تصفيق> اجلسي يا صبيه وارفع الخمار عن وجهك فكلنا نسوة لا يغار عليك رجلك من اينه بل أبطي الخمار يا أم البنين هل اغار عليك إلا من أعين النساء؟ وكيف يا أعرابي؟ كنا أفحص بمواطن الجمال كنا أخبر لآذان الرجال علام التغامز بينكن؟ أتأنا نعرف هذا الاعرابي ما أشبهه بعمر بن أبي ربيعة هو والله هو عمر؟ انزعي عمامته يا هند فعلا <تصفيق> هيا يا عمر اتراك خدعتنا منذ اليوم انزعي خمار الأخرى لا والله لأذودن عنها بسيفي ولأقطعن يمينا تنزع عنها خمارها قومي بنا يا أم البنين <تصفيق> لست بأم البنين وإنما انا نوار وهن أعرف بي منك <تصفيق> ما وجدتني أغبى مني الليلة <تصفيق> ويحك يا عمر اهذا سحرك النسوان قد خبرنني خبرك اوا دبرت معهن هذا اللقاء يا نوار يا لي من مكركن اثيم وكيدكن عظيم <تصفح> <تصفح> <تصفح> هذه الرباب وهذه اسماء وهذه هند وهذه بهوم عرائس شعرك كلهن في صعيد واحد <تصفح> نشدتك الله كيف دبرت ذلك حدثتهن بما توعدنا عليه فتشوقنا إليك فقلت أنا لكن به واحتلت عليك حتى جئت بك إليهن ايغضبك غضبك عليك يا أبا الخطاب اسمع مني لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند أهلي فنظرت في مرآة من فضة فوجدت لي جبينا كهذا البدر وعينين كعيني الغزال وخدينك شقيت فاحة وشفتينك ورقتين ورد فناديت يا عمراه يا عمراه فصحت أنا على البعد يا لبيكاه يا لبيكاه يا لبيكاه <تصفيق> والله لا تنصرف الليلة عنا أبدا حتى تروي لنا ما كان بينك وبين بنت الخليفة بنت الخليفة أواقدمت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان إلى الحج هذا العام؟ لا بل من عامها الماضي وما أدركن بهذا الحديث؟ وهل تكتم حديثا حتى يهمك أن تعلم كيف عرفنا؟ <تصفيق> قل يا عمر كيف لقيت فاطمة بنت عبد الملك؟ بينما كنت جالسا بمنن في فناء مضربي وغلمان من العبيد حولي إذ أقبلت امرأة برزة أي ناهزت الخمسين من العمر عليها اثر النعمه فسلمت السلام عليك عليك السلام والرحمة أنت عمر بن أبي ربيعه؟ أنا هو فما حاجتك حياك الله وقربك هل لك في محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم خلقا وأكملهم أدبا وأشرفهم حسبه ما أحب إلي ذلك على شرط قولي تمكنني من عينيك فأشدهما وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللت الشدة ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك هنا شأنه <تصفيق> <تصفيق> أكمل يا عمر هو بعد ففعلت ذلك ففعلت ذلك فلما انتهت بي وأنا معصوب العينين إلى المضرب الذي أرادت سمعت جارية رخيمة الصوت تغني من شعري غناء حلوا يرن صبا فهمست المرأة في أذني وهي تجلسني اجلس صامتا حتى ينتهي الغناء <تصفيق> اكشفي عن وجهه يا خيزران تبارك الله أحسن الخالقين أنت عمر بن أبي ربيعه أنا عمر أنت الفاضح للحرائف وما ذاتي جعلني الله فدائك من تلك التي نصب لها الخيام الحمراء وسعيت إليها متوشحا سيفك فوجدتها على السرير الحرير في خدرها وكان الحراس حولها كأنهم قتل في نومهم من طول ما سهروا فقالت ويح نفسي قد أتى عمر لا أذكر إلا أن تنشديني ما قلت ضربوا حمر القباب لها وأديرت حولها الحجر فطرقت الحي مستثرا ومعي سيف به أثره فإذا ريم على فرش في سرير الخز مختبر حولها الحراس ترقبها نوم من طول ما سهروا شبه القتل وما قتلوا ذاك إلا أنهم صمروا ثم قالت للتي معها ويح نفسي قد أتى عمر ما له قد جاء يطرقنا ألحيني ساقه القدر فديتك فمن تكون تلك التي يضربون لها حمر الخيام ويحرسونها؟ ونها؟ أتسألني؟ أم أنا التي أسألك؟ لو لم أمنع من ذكر اسمها لذكرته فمن ذا الذي يمنع؟ ذو الحرس الشديد تعني الخليفة عبد الملك بن مروان؟ <تصفيق> ربما إذا فهي ابنته فاطمة تلك التي دخلت إلى خدرها وحراسها نائمون فقالت ويح نفسي قد اتى عمر <تصفيق> ربما ما أوقحك وما اكذبك قم فاخرج عني <تصفيق> وماذا بعد يا عمر؟ أكمل،, أكمل أكمل أكمل فقامت الفتاة من مجلسها وجاءت المرأة فشدت عيني ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي وانصرفت وتركتني فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن ما الله به أعلم فبدت ليلتي فلما أصبحت إذا أنا بالمرأة فقالت لي هل لك في العود فقلت لها شأنك ففعلت بك مثل فعلها بالأمس ففعلت بي مثل فعلها بالأمس حتى انتهت بي إلى الموضع فلما دخلت اما حكاية لطيفة تاريخ عمر ما خلش ست في زمانه من غير ما يحكي عنها وعنه قصة ظريفة حتى بنت الخليفة <تاريخ> يعني لما ما عمر وراء المغامرات برجليه <تاريخ> لازم تجري هي وراه وتدور عليه ومن يعرف أخرت حكايته مع الأميرة فاطمة إيه أفتكر النهاردة كده كفاية وبكره باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأفصهاني ودي عاشر ديله ويا كتاب الأغاني وسائل الخير النهاردة عمر حيكمل حكاية الست اللي بتعصبه عليه وتوديه للمكان اللي معرفش يستدل عليه وطبعا فاكرين عمر كان بيحكي الحكاية دي المين اللي كانوا مع نوار مسافرين واتفقت معاهم يفجؤوها مع عمر علشان يقضوا كلهم الليل وياه في صبر المكان لسه في الخلا والليل لسه أمر فلما دخلت وكشفت المرأة عن وجهي إذا بالفتاه التي لم أرى مثلها قط جمالا وكمالا وقد جلست على كرسي كما بالأمس فسلمت وجلست فقالت إيه يا فضاح الحرائر بماذا رحمك الله ادعيت بالأمس أنك تخاف من ذكر اسمها فكيف صرحت به إذ تقول ضاق الغدات بحاجتي صدري ويئست بعد تقارب الامر وذكرت فاطمة التي أحببتها عرضا فيال حوادث الدهري فأي فاطمة تعني وماذا يخيفك من ذكر اسمها؟ وهل من حوادث الدهري أن يفلت اسمها من لسانك عرضا جعلت في دائك ما أكثر الفواطم؟ ولكنك تقول؟ ولقد عصيت ذوي قرابتها طرا وأهل الود والسحر حتى لقد قالوا إذا ذكرت أجننت أم بك لوثة السحر وما ذاك من هم ذو قرابتها وأهلها الذين عصيتهم بذكرها وهل يحب أحد من الناس أيما كانوا أن أذكر نسائهم؟ ولكنك لما ذكرت فاطمة تلك قال لك الناس أجننت أم بك لوثة السحر فهل يقولون لك هذا عندما تذكر كل فاطمة فمن أدركت أن تكون فاطمة هذه نعلم أن الخليفة قد كتب إليك يتوعدك إن أنت ذكرت ابنته فاطمة أو عرضت باسمها عند قدومها للحج فهل أغراك وعيده بأن تذكرها جعلت فدائك لا تحرجيني إذن فهي فاطمة بنت عبد الملك من ذكرت يا عمر أرأيتها وأحببتها وأدخلتك عليها في خدرها ما أوقحك وما اكذبك قم فخج عني رديه علي يا خيزران اسمع يا عمر مات شاين اكل ما قلته في شعرك فعلته اليك عني يا مكفاكي اسالك بالله اكل ما قلته في شعرك فعلته نعم واستغفر الله انك لكذاب اشر اذهب برديه علي يا خيزران ويحك لو وجدت نفسك امام فاطمه بنت عبد الملك فواجهتك بما قلته فيها وهي لم ترك ولم ترها من قبل فماذا تفعل أفعل من فوري ما قلته ولم افعله <تصفيق> كفانا الله إياك من فاسق لولا ما نحب من شعرك لاحللنا دمك شدي عينيه يا خيزران لا يعرف مكاننا حتى نرحل ونهضت الفتاه فابطات العجوز وخلا لي المكان فاخذت انظر حولي فإذا وعاء فيه دهن عطر فأدخلت يدي في الوعاء ثم خبأتها في ثوبي وجاءت تلك العجوز فشدت عيني ونهضت بي تقودني حتى إذا صرت عند باب المضرب أخرجت يدي فضربت بها على جانب الباب ثم صرت إلى مضربي فدعوت غلماني فقلت ايكم يعثر على باب مضرب عليه هذا العطر كأنه أثر كف فهو حر وله خمسمائة درهم فلم ألبث أن جاء أحدهم فقال قم فنهضت معه فإذا أنا بالكف طرية وإذا المضرب مضرب من؟ مضرب فاطمة بنت عبد الملك بذاتها؟ بذاتها؟ اقتفيتها بها فلما نفرت راحلة إلى الشام نفرت معها وكلما حطت القافلة بمكان ضربت قبابي وخيامي وجعلت مضربي عاليا وبهيئة جميلة فسألت هي عن ذلك فقيل لها عمر بن أبي ربيعة فأرسلت إلي العجوز التي كانت ترسلها إلي فقال. مولاتي تقرئك السلام وتقول ما دمت قد عرفتنا فرجع وكفاك ما افتريته علينا من قبل أن ترانا ونراك فسلمي عليها وقولي لها لقد وعد إن عرفك أن يفعل من فوره ما قاله ولم يفعل إن مولاتي تمر الآن من خلفك فلا تلتفت إليها حتى تكلمك حذاري أن تدير الي راسك يا عمر فإننا لا نأمن العيون ها هنا. إذن نهيئ لقاء نأمن العيون فيه نشدتك الله والرحمة ألا تصحبني وارجع إلى مكة فما يضيرك من صحبتي ويحك ما شأنك وما الذي تريد انصرف ولا تفضحني فتبي حدمك لست بمنصرف إلا أن ترسلي إلي تذكرة أذكرك بها فإن لم أفعل ظللت مع القافلة حتى ابلغ دمشق فأسعى إلى أمير المؤمنين أبيك فأقص عليه ما جرى منك ومني ولسوف أذكر له من صفاتك ما لا يدع عنده اثاره من الشك في صدق قولي عليك لعنة الله فما تريد وجه إلي مع العجوز قميصك قميصي؟ أجل قميصك الذي يلي جلده. <تصفيق> أول فعلت؟ أجل والقميص عندي <تصفيق> <تصفيق> يا لك من رجل حديثك ممتع الشاهي أوشك الفجر أن يطلع يا نسوة كنا حديث عمر؟ كفاني من سحر كنا ما فعلت بنوار الليلة يا أبا الخطاب إنها لفرصتنا قبل أن نرحل عنك نريد أن نقلد فاطمة بنت عبد الملك فنرسل إليك تذكرة تذكرنا بها ويحكي يا هند إنه لفضاح أما رأيت لو بيده الآن قميصها لعرضه علينا بل نرسل إليه تذكرة طريفة سمينة يذكرنا هو بها ولا تدل علينا عند غيره أمنك وحدك يا هند بل من عرائس شعرك هؤلاء جميعا حتى نوار فارجع لتويك في حفظ الله إلى مكة واترك لنا غلامك ندفع إليه التذكرة عند رحيلنا. جناد، هذا أنت؟ أرني ماذا دفع النسوة إليك؟ عندما ركبنا قلنا لعجوز معهن يا فلانة ادفعي إلى مولى أبي الخطاب التذكرة التي أتحفناه بها مم. فأخرجت إلي صندوقا لطيفا مقفلا مختومة فأين الصندوق؟ هو ذا أحسبهن قد أودعنا فيه طيبا أو جوهرا فقد امرنني أن أبلغك بأن تشرك معك في هذه التذكرة عشرة رجال من ظرفاء مكة وأهل الغزل فيها وقد سمينا لي هؤلاء العشرة فمنهم؟ أولهم الحارث بن خالد أمير مكة م. ثم صاحبك بن عتيق م. ثم ابن سريج المغني ثم خالد القصري ثم عالج معي الصندوق لنفتحه ثم نرى من نشركه ومن لا نشركه فتفتح يا <تصفيق> لقد أحسننا الهدية ولن ابخل بشيء منها <تصفيق> اذهب من فورك يا جناد فادع الي كل من ذكرنا لك ولا أصنع عنا للرجال الليل تواليمة وصما ونهائا. يا ابن عديد أنطعك يا أبا يحيى بهذه النقانق المطرفة بالخدل أما أنا فسأكتفي بواحدة أو اثنتين من اللوزين <تصفيق> طف عليهم بالشراب يا جنات أين صندوق النسوة يا أبا الخطار ألا عجلت بأداء الأمانة لا والله لن أعطيكم نصيبكم إلا بعد أن نفرغ من سماع ابن سريج. هيا انشدنا يا أبا يحيى كان عمر طف عليهم بالشراب يا جنان <تصفيق> آتنا بالصندوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أجل أجل أجل هذه تذكيرك النساء وأي نساء؟ هند وأسماء وبغوم والرباب ونوار أحد بهند وبذكر هند يا غلام افتح الصندوق يا جنات وناولني لكل واحد من رجالنا هديته. لكل منا هدية مسمات باسمه أجل وما فعلت ذلك عن أمر. بل إن النسوه قد كتبنا على كل هدية اسم صاحبها. هات يا جنات هذه للحارث بن خالد هذه لك يا امير مكه ما هذا اخزاك الله واذا اصبر ابن عتيق ابن عتيق ما هذا خالد القسري خالد القسري خيبك الله اياهن ما هذا ادفع الصندوق لبقيتهم ينهب حظهم ليقرأ كل منكم ما كتب على هديته ماذا عندك يا أبا حماي ماذا عندك يا أبا يا لا تتعبوا أنفسكم فقد كتبنا عبارة واحدة لنا جميعا ما هي اضرب نفسك مئة مرة بهذه النعل القديم. لا يحمل على ضرب هذه النعال جميعا إلا من حملها إليه <تصفيق> أهدي دي النهاية لحكاية الستات وصندوق الهدايا لكن سيره عمر حكايتها كتير ومغامراته في الحب ملهاش نظير وما يهونش علينا نفرد شراعنا في بحور الزمان ونسيب عمر قبل ما نسمع منه كمان وكمان آخ لكن أفتكر إن عرضة كده كفاية وبكره بإذن الله نكمل بقية الحكاية. أنا أبو الفرق الأصفهاني. ودي الليل الحضاشر وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. يرجع مرجعنا يا سادة السمعة لللحن اللي كان هو أصل التفريعة وسبب الكلام عن عمر ابن أبي ربيعة. تشكل جواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستيع أن يتكلم يا ترى يا عمر كان إيه السباب وليه جرريت الحصان لحد ما كان حينطأ ويشكيلك من التعب حضفظل وراك يا عمر من خبر لخبر لحد ما نعرف حكاية الحصان دي كان إمتى وليه وفي أي صفر بديح بديح هذا أنت يا عمر كنت لا أعرفك الساعة وقد تلثمت فلم يظهر منك إلا عيناك أدن مني ارحمك الله ما وراءك؟ أنا أعلم أنك صديق صدوق وترجو المثوبة في قضاء الحوائج إيه يا أبا الخطاب فما شأنك؟ إني احببت امراه تسكن الطائف صيفا ومكة شتاء اسمها الثريا. بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس عجبا لك أولو تركتك تنطلق تذكر نسبها إلى آدم عليه السلام ما يا بديح إنما أردت أن تستوثق من صدقي فهأنا ذا أصارحك بكل شيء حتى بنسبها إلى جدها الرابع عبد شمس بن عبد ملا ابن قصي ابن كلاب ابن مرة <تصفيق> فما تريد مني نشتك الرحم لقد وعدت السرية أن أرسل إليها رسولا إذا رجعت من سفري وها أنا ذا قد رجعت من سفري فمن رسول إليها مثلي لا يعين على مثل هذا اذهب عني أصلحك الله بديحة بديحة فما تريد مني يا ابن الخطاب ارجع عني فإني لا أصلح لرسائل عشقك اغدد من صوتك لا تلفت عيون الناس إلينا إنما قصدتك في شأن آخر فقد ضلت بغلتي الشهباء فانشدها لي في زقاق الحاج أما هذا فنعم خذ يا بديح خذ. هذه عشرة دراهم فإن رددت علي البغلة فلك عشرون أما هذا فنعم ساملا لك الأزقة صياحا ونداء اللي قد ضلت مني في زقاق الحاج يا بديح أتسمع في زقاق الحاج أجل اجل سأتيك بها بغلة شهباء يا عباد الله بغلة شهباء يا عباد الله ما صياح الصائح يا ريم رجل ينشد بغلة شهباء ضلت منه طالله بل هو رسول عمر ولقد رجع عمر من سفره اي مولاتي فديتك كيف عرفت هذا من صياح رجل على بغلة ضلت تلك امارات بيني وبين عمر ان خاف او لم يجد رسولا ارسل مناديا ينشد بغلة شهباء لا عدمتك يا مولاتي فهمت اذا ما ارسله اليك من شعره اذ يقول وآية ذلك أن تسمعي إذا جئتكم ناشدا ينشده الآن فهمت هيا بنا إليه يا ريم هيا. يا رباح جمري البيت بالبخور وضمخي الوسائد والحشايا بعطر النرجس والبنفسج والياسمين ولا تجيب طارقا يطرق الباب إلا مولاتك الثرية سمعا وطاعة يا مولاي انظر الطارق قبل أن تفتحي من تلك الطاقة باعلى الباب فإن وجدت احدا غيرها فرديه افتحي <st> يا رباه <تصفيق> إني غداعي <تصفيق> إن مولاي نائم فإذا استيقظ فقولي له احتسب أغلتك الشهباء عند الله فإنني لم اعثر عليها وقد نشدتها في المجلة زقاقا زقاقا بنيت خيرا سأخبره انصرف بديح سلام فعلتي إني مضطجع حتى تحضر إياك وأن يغمض جفنك سمعا وطاعا هريم سأقف أنا بناحية هنا واذهبي أنت فأترك الباب فإن فتح لك فادخلي وأنا في اثرك اذهبي يا ريم سمعني يا مولا. <تصفيق> مولاتي كأنما ليس بالدار من أحد طرقت وطرقت فلم يفتح لي اذهبي واضربي الباب فإن لم يفتح فتطلعي من الطاقة فانظري ما الخبر أمرك مولاتي هو متوجه وعندهم رأت نائمة امرأة يا له الفازق الفاجر طلاهي لن ألقاه أبدا هيا نرجع ريم ريم افتحي الباب يا ريم إني عمر من بباب الساعة والناس نيان إني عمر أيتركوا الطارقون بيوت الحرائر وجه الصحر؟ ظللت أترقبكم فلما أخلفتموني طار نومي واستبد بي القلق أو لم تسمع أول الليل ناشدا ينشد ضالته؟ ما أثر الضلال في زماننا هذا دعني أدخل يا فتاتي لا تجهديني أين مولاتك؟ أين سرية؟ الثريا يا سيدي نجم في أعلى السماء سل المنجمين عنها يا ثريا أو ما علمت بمقدمي من سفري أو لم تسمع الناشدة ينشد كما توعدنا ما منعك عني يا ثريا تالله ما أغمطت جفني ولا طرق للنوم. أفل لك من كذوب ردي الباب في وجهي يا ريم اخرجي إلي من خدرك يا ثريا، أريني وجهك أو لم تغمد جفنك طول الليل وتقسم بالله ردي الباب في وجهه لقد جئت لك بشاهد على صفتي ادخل يا أبدي يا لك من وقاح تقتحم علي خدري برجل غريب <تصفيق> أدئي من روعك إنه صاحب لا أحتشمه أدخل يا غني أخرج به إنه لرسول الذي أرسلته في الحي ينشد البغلة أخرج خيبك الله وي وي يا عمر إن الدم ينزف من فمك نزيفا كسرت سينجيتي أريني أريني تعال هنا في ضوء القنديل وي. وي لا أرى إلا دما هي تختتم في اصابعها العشرة كعادة نساء الطائف متيح أعطني منديلا أكذا تصنع الأكف الرقيقة بالعاشقين أكس أكس يا للطائفيات أيضا الخواتيم في اصابعهن العشرة لمثل هذا أكس أكس وي. وي الحب والحرب سواء كلاهما قتل وجراح أي بوتريح اسرع بنا الى الدار والتمس لي طبيبا <تصفيق> فما ترى يا طبيب ارى ان ثنيتيك واقعتان لا محاله ولكني ولكني رجل اقول الشعر كما تعلم فكيف بي اذا سقطت واستنشادني الناس فصار لساني يدلع في كل شين وشين أعرف طبيبا في البصرة لا نظير له وهو هو من تجد عنده علاج نيتين فإن شئت فاسرع إليه ما استطاع علي به وإني لمسافر إليه من فوري ما بال سنيك اما أم بال كسرهما أها كذا كسر في غير ما باسي أم نفحة من فتاة كنت تألفها أم تلك في ليل خمر صدمة الكاسي اذهب اذهب ويلك فإنك لا تحسن ان تقول شعري هذا بات يتغنى به الناس وراء العراقين منذ كسرت ثنيتاك ليس كل ما يشتهر حسنا اذهب اذهب أراك أبا الخطاب قاصدا إلى زقاق الحاج أو تحسب أن الثرية لا تزال تقيم بانتظارك كلا والله إنها خاصمتك ورحلت إلى الطائف وقد أقسمت لا تعود إليك أبدا اغرب عن وجهي طبحك الله من غراب بين يا طرح تعمليه يا عمر. هتقعد في مكة ولا هتنوي ويا ترى الصورية بطبعها الحامدة هتدي لك فرصة توضح لها الخبر ولا هتقبل عزوه مهما اعتذر <تصفيق> والله مظلوم يا عمر ويا ما حيغلبك عشقك الجمال بالقلب والنظر افتكر ان هذا كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية انا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة الاثناشر وهي كتاب الأغاني مساء الخير امبارح شفنا عمر لما رجع من البصرة بعد معارك سنتين وكان فاكر ان الصرية حتى ولا تسأل عليه لكن بالعكس لقاها سفرة الطايف تتمتع بالمصائف لقالت له عن سر غضبها ولا الخصومة ايه سببها ولا رضيت تسمع منه توضيح ولا اعتذار وقررت الهجر وكان هو القرار عزت نفس عمر عليه واتمنى لو ينساها ويصبر قلبه على جفاها وصادف ان موسم الحج كان ابتدى في اوله وفكر عمر يرجع للمغامرات اللي بتشغل قلبه وتحوله ابا معن سعيهم مشكور وحج مبرور وذنب مغفور إنما يتقبل الله من الصالحين وأرجو أن نكون منهم يا ابن أبي عتيق فكيف ترى الموسم هذا العام يا أبا معا أرى إقبال الناس أشد ما رأيت والحمد لله أن انكسرت حدة الحر ولطف الجو وصلت كرحم يا أبا معا ألا خبرتني عن صاحبي كيف تركت أبا الخطاب عمر ابن أبي ربيعة تركته في بلهنية ورفهنية لا يحسب للزمان حسابا وأن ذلك هل برئ قلبه من حب الثرية؟ أولا تعلم شأن عمر في مثل هذا الموسم؟ إن له لشؤونا تنسيه وتلهي. والله لقد أعلم الكثير من شؤونه ولكني أحب أن أسمع منك فخبرني نشدك الله اعتمر في ذرقعدة ثم أحل من إحرامه وتزين وتعطر وبعد استرسل يا أبا معا فإني أحب حديثك أصبح وامسى يلبس فول له الموشية المزخرفة ويركب نجائبه من الخيول المخضبة بالحناء وعليها سروجها المذهبة وقد غطى ظهورها بالقطيفة وقطاع الحرير والديباك ثم كأنك به وقد أرسل شعره الطويل تحت عمامته فانسدل على كتفيه وقص لحيته فتركها كالظل حول بياض وك وكأنك به وقد خرج إلى مداخل مكة يتلقى قوافل الحجاج القادمة فيرى وجوه النساء سافرات محرمات يوما يخرج إلى ذات عرق يتلقى العراقيات ويوما إلى مر يتلقى المدنيات ويوما إلى الكديد يتلقى الشاميات ترى باسم أيهن تنطلق شياطين شعره في عامنا هذا باسم من بني جمح تدعى سليمه ولكني سمعت خبرا عن شيء بينه وبين رملة الخزاعية أضحكتني يا ابن عتيق أهو تصدق ما تشيعه أم نوفل عن عمر؟ ومن أم نوفل رحمك الله؟ خادمة الثريا تشيع أن عمر وقع في غرام رملة الخزاعية لتشمت به مولاتها الثريا، وما يشمت الثريا بعمر في حبه رملة لعلك لا تعلم يا عتيق فإن الرملة هذه وجها كوجه الثور وأنفا كأنه ذراع فهمت إذن يحضرني في رملة <تصفيق> نكتة قالتها عائشة بنت طلحة فما هي؟ كان زوج عائشة متزوجا رملة قبلها وذات ليلة جلس الى عائشة يقص عليها أخباره في الحروب وشجاعته في المعارك التي خاضها وظل يقول صنعت كذا وفعلت كذا فقالت له عائشة أنا أعلم أنك أشجع الناس وأعرف لك يوما هو اعظم من ايامك هذه التي تذكرها قال وما هو قالت يوم دخلت على رمله واقدمت على وجهها وانفها <تصفيق> ولكن خبرني يا ابا معا هل سعت ام نوفل بخبرها عن رمله الى الثريا في الطائف نعم لحقت بها في الطائف لتشفي غيظها من عمر <تصفيق> يا لكيد العجائز ترى هل صدقت الثرية أنه أحب رملة هذه اجل والله ناقصات عقل ودين قالت لها ام نوفا <الفل إصلا> <إصلا> انظري يقول فيها وجلا ثوبها وقد حصرته نور بدر يضيء للناظرين اوف له ما اكذبه رأى نور البدر حين كشفت له عن وجهه <تصفيق> <تصفيق> ويقولون بعد ذلك إنه شاعر خبير بالجمال <تصفيق> وهل ترتفع حسناء يذكرها في شعره بعد أن قال في رملة هذا القول إذن فأنت تعلم أن التي تعرض لها وأنشد فيها ليست رملة الخزاعية نعم ليست تلك ولكنها سليمة الجماحية فهات الخبر كما علمت خرج عمر. يوما إلى ذات عرق يتلقى العراقيات القادمات إلى الحد فرأى على جمل قبة مكشوفة فيها فتاة كأنها القمر وتركب معها في محملها جارية سوداء كالفحمة من أنت؟ من أين أنت يا لقد أطال الله تعبك إن كنت تسأل كل هؤلاء القادمين إلى مكة من هم ومن اين هم؟ فأخبريني عسى أن يكون لذلك شأن لأجل من تكتمين خبرنا خبريه يا أم عبا نحن من أهل العراق فأما أصلنا ومن شؤنا فمكة وها قد رجعنا إلى الأصل وعدنا إلى بلدنا جئتم أهلا ونزلتم سهلا فهل أفضت فيما ما أوجزتي؟ خبريه يا أم عمبر مولاتي هذه كان أبوها من أهل مكة من بني جمح جميحية هي والله والجمال جمحي أكملي فلما ولدت مولاتي هذه وراها أبوها لم يولد مثلها في الحجاز حسنا حقا وصدقا؟ قال في نفسه من الذي قال؟ أبوها آه فماذا قال؟ قال كاني بها وقد كبرت فشبب بها عمر بن ابي ربيعه وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش <تصفيق> فماذا فعل؟ قال والله لا أقمت بمكة فباع بستانا له بالطائف ودورا له بمكة ورحل بمولاتي هذه إلى البصره وكانت لم تجاوز من سنيها عشرا حينئذ فأقام بها وابتاع هناك ضيعة ونشأت مولاتي من اجمل نساء زمانها حقا وصدقا ومات أبوها فلم ترى أحدا من بنيكما حضر جنازته ولا وجدت لها امرأة من قرابتها تشاركها النوح عليه فقالت لي من نحن يا أم عمبر ومن أي البلاد نحن فخبرتها فقالت لا جرم والله لا أقمت في هذا البلد الذي أنا فيه غريبة قالت سدادا فباعت الضيعة والدار وتخيرت لقدومها أيام الحد وها قد لقيناك خيرا ما صنعت فمن أنت يا هذا قد صدقناك فصدقنا عسى أن يجر شأن شؤونه أظن اني قد عرفته يا أم فمن أنا يا أجمل حواء رأي لا أنت عمر بن أبي ربيعة وبما عرفتني جعلت في اما أما كنت عندنا في البصرة من عهد قريب تعالج ثنيتي. أو قد رأيتني هناك لا ولكن استفادت أنباؤك فكنا نتتبعها في بيوتنا ما يا مولاتي يا رعاك الله من لماحة ويحي كيف لم أفطل عمر لقد عرفتك بسواد ثنيتيك وأنت تضحك. <تصفيق> بل وبهيئته التي ليست إلا لقريش ام تعتني والله يا ابا معا فما الشعر الذي انشاه عمر في هذا قلت من انتم فصدت وقالت أم بد سؤالك العالمين فرأت حرس الفتاه فقالت خبريه يا ام لم تكتمين وجلت ثوبها وقد حصرته نور بدر يضيء للناظرين نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاطنين مكه حين قد صدقناك اذ فمن أنت عسى أن يجر شأن شؤون ونرى أننا عرفناك بالظن فلانا وما قتلنا يقينا بسواد الثنيتين ووصف قد نراه لناظر مستبينا والبيت والهدايا والقلائد والحجيد لاذهبن بك من فور هذا إلى ابن سريج فتعلمه ما ولا ولنصمرن الليلة بغنائه عند عمر رفاق، فإني أرى عمر ساهما حزينا. آه. ما بك يا أبو الخطاب؟ أو من رسولي إلى الثريا؟ الثريا، حسبنا سليم الجمحيّة قد أبطلت سحر الثريا. من رسولي إلى الثريا؟ فإني ضقت ذرعا بحجرها يا صحابي أو تبكي يا عمر؟ أف للدنيا بعدك يا أبا الخطاب، ولئن مت لأموتن معك بل عليها بعدك العفاء يا أبا محمد كل مملوك لي حر إن بلغ الثريا ذاك غير يا صحاب يا صحاب انصرفوا راشدين أرحمكم الله النابغ خطاب يعالج لوعة وشجون. وأنت رسوله <تصفيق> إلى الثريا يا ابن عتيق. إياه يا أراد. وبيانوه. لا جرم. والله لا أذوق أكلا حتى أخرج مسافرا إليها فأصلح بينهما. <تصفيق> خيرك يا ابن عتيق. صحيح صديق. ولقاك عمر في وقت الضيق لكن دي رسالتك مش هفية انت رايح لمين للصرية اللي جمالها كله اعتزاز وحمية ونفس قبية ها مين عارف يمكن تقدر بيلين السؤال وحسن الجواب تصلح ما بين الأحباب ويبقى لك السواب افتكر النهاردة كده كفاية وبكرا باذن الله نسمع بقيه الحجايه انا ابو الفرج الأصفهاني وديه الليله التلاتاشر ويا كتاب الاغاني مساء الخير امبارح سيدنا عمر بيبكي من هجر صريه ونفضي السامر اللي كان عنده شويه بشويه ومغضتش معاه غير ابن عتيق اللي اتطوع في الحال يكون للصلح بينهم مرسال وابتدى يحضر نفسه للسفر للطائف لكن كل ما يبص العمر إليه مش مبسوط وخايف ماذا يخيفك يا أبا الخطاب أنا رسولك إلى الثريا أخاف أن تردك ردا غير جميل يا أبا محمد فإن زمامها بيد أم نوفل وهذه العجوز حاقدي ومبغضتي أهي حاضنتها؟ هي فوق ذلك هي بمنزلة الصديق المؤتمن لديها هي بمنزلة الأم لها ألا تعلم رحمك الله أنها أم ولد أبيها؟ <تصفيق> تعني أن نوفلا هو أخو الثرية؟ أجل وأم نوفل هي حاضنة الثريا منذ ماتت امها وتحسب ان أنت أرضيت أم نوفل هذه لجانبك تكون الثريا أقرب إلى صلحك ما أشك في ذلك لك علي أن أحتال إلى أم نوفل حتى أرسلها إليك فترضيها بما تشاء لو كفيت هذه العجوز من قطع حبل بيني وبين الثريا ان أعجب فعجب لأمرك تبكي من هجر الثريا وتنشئ شعرا في عشق سليم الجمحي وهل أنكرت عشقي لسليم <تصفيق> فكيف تطمع في مصالحة الثريا وأنت مطلق العنان لهواك وهي هي من تعلم غيرة وألفة يا عتيق الثريا وسليم ونوارو وهند وليلى لا تحصي لا تحصي فما اكثرهن الجميلات كلهن منذ حواء إلى يوم القيامة قصيد متصل رائع وما من واحدة من هؤلاء إلا بيت أو روي أو كلمة أو حرف فهل تغني كلمة عن متابعة القصيد؟ أطال الله تعبك إن أبيت إلا متابعة القصيد في كل كلمات؟ آه ليتني أفعل ذلك عن ظهر قلب أي عمر <تصفيق> ترى إن صحتك تنتصح قد والله يا عتيق اذا لا تشحد أمرك ما دامت الثريا قد غلبتك شوقا وما دمت راجيا صلحا بينك وبينها؟ فاعزم ودع غيرها سأفعل سأفعل وإني لمسافر من غدي إلى الطائف فمرسل إليك أم نوفل ومهيئ لك الأمر عند الثرين لا عدمتك يا أبا محمد لا عدمتك <تصفيق> يا بلال أي مولاي سمعا وطاعا إني أريد أن ارحل من غدي إلى الطائف لإصلاح ما بين الثريا وعمر وصلك الله وأصلح جميع أمرك وجعلني داءك يا مولاي بلال هل تعرف قوما يملكون جيادا فارهة نشيطة نستأجر منها اثنين لسفرنا؟ لا أعرف لهذا قوما خيرا من بني الديل لا تفارقهم جيادهم وهي انشط الجياد واقواها اذهب إليهم واكتر منهم راحلتين وأعرفهم بي. قل لهم هاتان الرحلتان لعبد الله بن أبي عتيق فإن لم يعرفوني بذلك فزدهم قل لهم ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق لو عرفتهم بنسبك يشتطون عليك في الأجرة افعل وأغل لهم فإني لا أبخل في سبيل ما أرد أي مولاي ورب رقبتي إذن لي أماكسهم وأستوضع الأجرة جهدي فهم أعراب جشعون لا لا تفعل يا فتى، فإن المماكسة ليست من أخلاق الكرام ولا تنسى اني أطلب خير جيادهم لكي تحتمل السفر على مرحلة واحدة إلى الطائف على مرحلة واحدة جعلت فداء مولاي هذا سير لا تطيقه الجياد وهو شديد عليه اذهب لما أمرك ولكن هل لا أبقيت على نفسك يا مولاي فان ما تريد ليس يفوتك اذهب يا فتى ويحك لكت من متنطع لكاع ما حلوة الدنيا إن تم التصدع والجفاء بين عمر والثرية أوتر هذا الأسود يا بلال إنه والله نصيب الشاعر أولا كل رسول العاشقين اليوم أدعوه إليك يا مولاي لا بل أنا الذي ألحق به وأنادي يا أبا محجل يا نصيب يا شاعر سعدة لبيك يا ابن الصديق لبيك او خارج لسفر؟ نعم رسول من لدن شاعر مثلك لأصلح بينه وبين من هي في منزلة سعدة لديك؟ أو ذكرت سعدة يا أبا محمد؟ لا تمس النار شفتيك هاتين ابدا ما نطقت باسمها <تصفيق> إني أمر بديارها فهل تريد ان تودع اليها شيئا نعم وماذا ان تنشد هذينك البيتين اتذكرهما ولكنهما بيتان اضحكان غاية الضحك تقول فيهما إنك لم تخلق من الطير ولكنك رايت بارقا من سعدة يلمع في افق الحجاز تكاد تطير وكدت ولم اخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز اطير هل في ذلك ما يضحك يا ابا محمد ليس في ذلك ولكن فيك انت كيف لم تخلق من الطير يا ابا محجن انسيت أنك أسود اللون وما ايسر أن تقول كاك فتطير سامحك الله سامحك الله اتعني انني غراب ولكن سعدا لن تراني كذلك فانشد هما نشدتك الله والرحم لك علي ذلك يا بلال ان بلغنا القصرية فذكرني بسعدا وما استودعني ابو محجن لها على الطائر الميمون يا ابا محمد <تصفيق> سعدة. أبا محمد مرحبا بك في ديارنا هل لا ترجلت عن جوادك؟ لا والله يا سعدة فقد عزمت على أن أدخل الطائف قبل الغروب أو تدرين من أين اقبلت ومن عند من أقبلت؟ وبما إليك أقبلت؟ وأن لي أن أعلم؟ اظنك أقبلت من ديارك بالمدينة؟ بل قدمت من مكة من لدن خليلك وحبيبك نصيب وقد حملني اليك بيتين فهلا استمعت اليهما وحملتين الرد الي اي وربي اقول اي وربي اتصبر عن سعدا وانت صبور ومن في الهوى بالصبر منك جدير وكدت ولم اخلق من الطير ان بدا سنى بارق نحو الحجاز اطير فبماذا تجيبين يا سعداء اجبته والله باجود من شعره لو سمع خليلك زفرتك هذه لنعق وخرج له ريش وصار غرابا وطار إليك كما يقول هيا يا بلال لقد ادينا امانه نصيب وبقيت امانه عمر رباح لبيك يا مولاي هل لك في رسالة تحملينها إلى سليمة؟ ويحي قلت من؟ سليمة؟ سليمة سليم الجمحي ورسولك اليوم إلى مولاتنا الصري ليس هذا من شأنك يا رباح خذ الرسالة وادفعيها إلى سليمة او تعرفين أين تقيم بمكة؟ أجل اعلمتني بمقامها أول ما قدمت لإن بلغت النجاح عندها لأجزينك جزاء الشاكرين أي رباح تدخلين إليها؟ وتستدرجينها حتى تنفردين بها ثم تمهدين للرساله حتى تملئيها فضولا وشغفا مولاي هذا أمر لولا اجادتي له ما أبقيت علي في دارك يوما <تصفيق> ألست أنا جاريتك التي قلت فيها لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك وقولي في ملاطفة لزين بنولي وارك أي مولاي أفرخ روعك زينب كسليمة وسليمة كزينب وكلاهما كالثريا والثريا ككليهما <تصفيق> كل النساء واحدة ولا تغني واحدة عن أيهم يا أهل هذا البيت السلام السلام السلام عليكم وعليكم عليكم عليكم فمن أنت؟ قل لمولاتك الثرية إني رسول قادم إليها من مكة أنا الثرية أنظر إليك من خلف الستر ولا تراني فمن أنت رحمك الله؟ أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مرحبا بك يا ابن الصديق ألم يجد مرسلك رسولا أصغر منك؟ لو علمتي فديتك من مرسلي وفيما أرسلني لقلتي ألم يجد رسولا اكبر منك؟ اثرتني لما جئت فيه ولكن بلاغ الرسول لا يكون إلا على الهوادة والراحة انزل عن جوادك فأرح والسرح أهلاً بك وسهلا في ديارنا والله لقد علمت أن لديك عبدا تربينه نواحا منشدا هو ذلك الذي لقيك بالباب وقد أسميته الغريض وإن له لشأنا وقد يبذ ابن سريج يومه إذن فلا راحة لي عندكم إلا أن ينشدني هذا الغريض ساعة أو بعض ساعة أكرم ضيفنا يا غريض فماذا انشدك يا مولاي؟ من رسولي الى الثريا فاني ضقت ذرعا بهجرها يا صحابي سالوني تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب عرفتك والله وعرفت من اين اقبلت او انت من يكنونه ابن ابي عتيق أو تمشي في قضاء حوائج الخائن اللعوب ابن أبي ربيعة لو فطنت لذلك ما أجبتك أو تردين عني كرامتك لست إذن برسول لا والله لا أهينك ابدا فغنيه ما شاء يا غريض من رسولي الغريض اللي حيكون له ويانا سيره طويله وحكايات جميله كان لسه في الوقت ده عبد عنده صويه مغمور وبفضلها هي صيته لعلع وبقى مشهور لكن احنا نسينا ابن عتيق والرساله صحيح الطرب سحر يا رجاله في كلمتين غناهم الغريض نسينا موضوعنا الطويل العظيم أفتكر النهارده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه انا ابو الفرج الأصفهالي وديه الليله الاربعه وهي كتاب الاغاني مساء الخير احنا فتنا ابن عتيق عند الثريه امبارح بيفكر يبتدي كلامه منين ويلف ولا يصالح وسبقت هي واتكلمت عن عمر بالكلام الجارح لكن بعد ما غنى الغريض وسحر التفت ابن عتيق علشان يفتح موضوع عمر بالسياسة والحظة يا ابن عتيق يا ابن الصديق هل لا أعفيت نفسك مما حملتها وقضيت يوما أو يومين مستروحا في بساتين الطائف فما أنا اذا برسول قد انشدتنا شعر صاحبك وأضى الله عنك بذلك أمانتك فما جواب ما تجشمته إليك تنشده ما قاله في رملة الخزاعية ذات الوجه والانف وجل بردها وقد كشفته نور بدر أضاء للناظرين اعيذك بالله يا ابنة أخي أن تصدقي ما وشد به لديك ام نوفل أو يعشق عمر رملة وهو بالحسن عالم النظار فيما تدافع عنه رحمك الله هليت هذا شعره؟ ففي من قاله إذن أردت أن تنفي عشقه لرملة أم أردت أن تثبت عشقه لأخرى ليس له من أخرى سواك أعيدك أن تقول غير الحق يا ابن أخي دعيني من التعداد والترداد فإن عمر من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون لا لا أقسمت لأعرفنه نفسه ولأتنين من عنانه ولأردن من شأوه قد فعلتي قد فعلت وكفاه من هجرك ما لقي فمن يحسبني يا ابن عتيق هواحدة من أولئك اللواتي تسقطهن من موسم لموسم حاشاكي هلا يعلم هذا الجلف بنت من أنا قد يعلم فكلاكما من قريش هو مخزومي وأنت أموية إني بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف آبائي خير من آبائه أتفاخر بالأنساب في الإسلام يا ثريا يساوي الله بين الأسود والأحمر ولا تساوين بين مخزوم وأمية من قريش لا والله لا أفعل حتى أقف أهل القحة عند حدودهم أبي أنا عبد الله بن الحارس هو من رفع عصاته ليضرب معاوية على أم رأسه وقد فعل ذلك ومعاوية على أمر المسلمين هاجل والله ومعاوية أمير عليكم في هيلمانه وسطفه <تصفيق> بالله كيف رفع أبوك عصاته على أم رأسه خبريني فإن ذلك يطربني لا أملك نفسي الآن حتى أروي لك يا ابن عتيق بل هدئي من روعك واصرفي عن قلبك الغضب وقصي علي نشدك الله ولئن رويت لي هذا الخبر لأروين لك خبرا عجيبا في نسبك خبرا في نسبي أنا ولا أعلم أجل خبر جدة من جداتك إخالك ورثت خفة الطبع عنها فمن هي لا أقول حتى تقول تكون... إليك قصتي تعلم أن أبي عبد الله أدرك سلطان معاوية وكان أبي وقتها شيخا كبيرا وكان أقرب الأمويين نسبا إلى عبد شمس بن عبد مناف ولما كانت لعبد شمس دار كبيرة بمكة فقد ورثناها نحن بقرب نسبنا إليه وحج معاويه في خلافته فمر بدارنا تلك فجعل ينظر اليها فدخل بعض خدمنا الى ابي فاخبره فاسرع ابي الى عصاته فحملها وخرج الى معاويه رحمك الله يا ثريه فكيف تلقيا صاح في وجهه يا معاويه لا اشبع الله بطنك، أما تكفيك الخلافة حتى تطلب هذه الدار <تصفيق> فماذا فعل معاوية؟ انصرف يضحك <تصفيق> <تصفيق> الآن أقص عليك خبر جدتي تعني أي جدة لي؟ عبلة بنت عبي تلك التي من أجلها يتسمى آبائي بالعبلات؟ أجل فأي خبر تعرفه عنها ولا أعرف؟ لقد أعلم أخبارها منذ تزوجت جدنا عبد شمس بن عبد مناف إلى أن صارت اعظما نخرة بجبانة مكة. فهل تعرفين كيف التقى بها جدكم عبد شمس؟ ربما علمت أنها كانت زوجا لآخر قبله. فهل تعرفين كيف طلقها ذلك الآخر فتزوجها عبد شمس؟ لا فخبرني. كانت عبلة بنت عبيد زوجا لرجل من بني جشم يدعى محجنا. وكانت المرأة في الجاهلية كما تعلمين تخرج للأسواق تساوم وتتاجر وتسافر السفر الطويل فإن دهمها الليل بعد جهد النهار عكفت على الخمامير تسكر وتقامر وتراقص الرجال ثم تفتخر من بعد هذا بأنها حصان لا ينالها رجل إلا زوجه فأين غيرة الرجال؟ ويحهم كان الرجل في الجاهلية يأنف من إظهار غيرته لمثل هذا فعرضه ينبغي أن يكون فوق الظن أهد بنا إلى عبلة بنت عبيد قلت كانت زوجا لرجل من بني جشم يدعى محجنه وبعد بعثها بقدور فيها سم تبيعها له في عكا. تعني بعثها بأنحاء فالسمن يجمع في النحي لا في القدر النحي للسمن هو للعسل والقدر للطعام <تصفيق> لا علي إن فهمت ما أعني بأنحاء سمن تبيعها بعكاظ أو مررت بعكاظ؟ مررت بها قفرا خلاء على مرحلة من مكة كانت عكاظ هذه في الجاهلية سوقا دائمه لا تكاد تنفض تعج وتضج بالبيع والشراء واللهو والغناء والرقص والشعر وتزدحم ساحتها بالخيام والأعلام واجتمع لها العرب من أطراف بلاده فما صنعت جدتي عبلة؟ حملت السمن على ناقتين واخذت صبيا يعينها هو ابن اخ لزوجها وكان يدعى افحوس <تصغير> <تصفيق> <تصفيق> افحوس, <تصفيق> أفحوس. <تصفيق> أفحوس ألية عليك بالآلهة والأصنام إن ربحنا في هذا السمن فوق سبعة مثاقيل من ذهب أو مئة من فضة فلا تخبر عمك بما يزيد وما لي من ذلك يا مرأة عام أطعمك في عكاز شواء وهل من الطعام بد إنما أريد قلنسوة شامية فمن يبيعها بالسوق رجل نبطي أحمر له كرش عظيم ينصب خيمته على رأس العقل لك ما تريد يا أفحوس فإن أخبرت محجنا عم تسترد القلنس لا بل آكل لحمك نجيئة إن أكلت لحم فاليعنيني أن أكون نيئا أو نضيغا <تصفيق> إنما ذلك يعنيك أنا <تصفيق> ثكلتك أمك ما أظرفك <تصفيق> ولكن خبريني يا مرأة عم أي شيء تصنعين اليوم بما يزيد من الربح أتناعم يا أفحوس اترفه يا افحوص اذهب الى خيمة ام غميس الداية تدلكني وتعطرني وتصبغ وجنتي وتكحلني وتخضب يدي ورجلي بالحناء الهندية وتضفر شعري ضفيرة روميه ولاتي ومنات لو راك عمي محجن بعدها ما عرفك وبعت وبعت. أذهب إلى خيمة نستاسن الخمار، فأشتري زق نبيز قطربلي، فأعكف عليه عكوفة. والتي ومناتة، لو رأيت عمي محجنا بعدها ما عرفتي. وبعد أكشف عن بعض صدري، وبعض ظهري، وأرفع الإيزار عن ذراعي البضطي، وامشي متمايلة في الزحام. لا تنافسني في جمال امرأة وليت ومناته لم تفعلي ذلك ابدا كيف؟ ويحك لم تفعلي شيئا من ذلك قبل ان تستقر القلنسوة الشاميه فوق رأسها إذن فأول ما سوف أقصد إلي ذلك النبطي ذو الكرش العظيم <تصفيق> انتي انا ديت يا جاله ها ها ها اا يا رب ال ا لا صدقتني أكون اقول ولا شيء غير الحقي هل أبدو كبنات رومية في ثوب هذا الجديد وفي صبغه شعري يا طفول فوق, فوق بنات مكدونيا وسيليسيا <تصفيق> واتينا ليس في السوق اليوم احسن منك <تصفيق> اوه خير الرجال واغنوهم واقواهم فمن خير ما رايت واغنى ما رايت اليوم عبد سمس عبد السم اي عبد الشمس نتعني <Bond> <عبد, <شمس> عبد, <هو> enfin عبد الشمس ابن عبد مناف أهو في عوكاجا اليوم عبد الشمس ابن عبد مناف ما فارخة ما فارخة ما فارخة ما <تصفيق> فأين هو نشأ؟ رب الروم الساس أولاد نسوان كثير رجال كثير يركسونا سويا سويا سوية يركس؟ إيدا يا أمي إيدا إيدا يا أمي بل إيدا يا إليه أنا إيدا يا أنا أين النكود؟ أين الحساب؟ النكود حساب النكوش الخسار نصطاف لقد بعت السمنه بعشره مساقيل فلعبت بها الميسره فخسرتها فبعت ناقتين بعشره مساقيل فاشتريت قلونتوه لافحوس افحوس افحوس ماذا ما ماذا تردين مراته عمي او تحسبين انني تاركك يترهلي من قل سوتي عند نصاص مستص؟ نص الخشاب النكود نستاس ارتهن هذا الصبي تحت يدك أه. حتى اعود اليك ماذا تقولين ايرتهنني بسم خمرك ومه ومهجناه افخوش هل تحسبني تاريكة لك حتى أبيعك أستاذ بشمل الخب إن هي إلا ساعة فأعود إليه بالنقود وأصحبك إلى مكة لا تخافي افخوس لا, لا, لا, لا تخافي افخوس عندي أشياء خلوة كتير افخوس أستاذ خذوا أستاذ ونعويني كثير Let the party of fools. Let the party of fools. Let the party of fools. Let the party of fools. Let It's a gun. صحيح ولا عمل هذا إنما عجاي والله على النعدة من الستات في قلة العقل والبهرجة ولعب الثلاث ولايات هم هم في كل زمان ومكان سواء في جاهلية العرب أو عند الأمريكان أفتكر إن هذا كده كفاية وبقرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهالي وديه الليلة الخمستاشر ويا كتاب الأغير مسائخير. الخير مبارح كنا في عكاز أشهر أسواء العرب في الجاهلية وسبنا عبلة بنت عبيد في الغنى والغأس ملهية بعد ما ضيعت في موسكوزها في الأمار ورهنت ابن أخوه وفحوص على دينار تمن كسين عبد النسطاس الخمار حنرجع لنفس المكان في الحالة وعبد البرغ في الغنى سرحانه وفي الرقص غرقان أخصمت عليك برب الروم يا نسطاس اسكت أخوس اسكت أيها خادر ألا تريد نقودك الا تريد ثمن الشرع م -م. لا صدقني يا أستاذ إن مرأة عمي لن تؤدي إليك شيء هو ما الخيلة تسربون ولا خساب أرسلني انا إلى عمي بمكه يأتيك من فوره ويؤدي إليك ما تحب أوي. لا يا صاحبي لا انت إفريد تريد غروبا <تصفيق> لا لا لا انا فهمت كل شيء. إذن اخرجني ما احد صبيانك للطريق الطريق فاعترض العائدين الى مكه لعل احدهم ان يخبر عمي بما صرت اليه عندك موافق افخوس موافق ماثيو كاسيبوس عبد شمس ابن عبد مناف فما تريدين منه يا امرأة قد علمت من استاذ أن عبد شمس هنا في المرقص وهو هو من تعلم ونعلم ألك من حاجة عندك؟ إنما أريد أن أعجبه فقد اقسمت لاتبرجن اليوم تبرجا يثير بلب احسب الرجال وانسهم وعبد شخص كما تعلم ونعلم سيد قريش وأعوذ بيتها فهل في من ترى أكرم منه حسباً ونشباً <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إني والآلهة <تصفيق> عبد شمس بن عبد منان. <منعب> أنت هو كأننا على موعد أي عبد شمس انظر إليه وأمرك نظرت وأمان يا كذا وهاه ما تظ ما فعل لتقول لي هذا ماذا فعلت ويحكي تدلجت وتزينت وشمرت ثوبي وخسرت مالي ومعت راحلتي ورهنت ابن اخي الزوج على زمن شراب فعلت ذلك كله من ابي أجل. من اجلي انا ألم أذهب بلبك قد فعلت يا امرأة قد فعلت فما تريدين مني أو يسألني هذا السؤال البارد من طار لبه بحق ويحكي فهل أردت أن أفك لك ما رهنت وأسترد لك ناقتيك وأعوضك ما خسرتي؟ إذا، فهيا بنا إلى خلاء قريب من تظنني قاتلك الله أنا حرة بنت حرة أنا عبله بنت عبيد بن قيس حنظلة أنا من تطوف بالكعبة عريانة كما ولدتني أمي وانشد من رن بالسوء فما أضل ما بال مني اليوم لن أحل تطوفين بالبيت عريانه ألا أريتني كيف تفعلين ذلك <تصفيق> انما افعل هكذا واصفعك يا سكران اوه ويحكي كلمة تعرضت لي حزبت عندك ما يرضيني. هذا مالي بذلت لك منه ما تشائين ولو كان قنطاره تبا المال انما انما اردت الحب اذا فلكي عندي آه قنطار آه انت لا تملك منه خردل انظري في عيني فيهما الحب والشوق بل الخمر والنوى صدقتي صدقتي غرق الحب في النبي انتظري حتى أفيق في الصباح يا عبلة بنت عبد قيس حمضلح <تسألحك> <تسألحك> ويحي من محجن زوجي ويحي قدريتني يا عبد شمسي استجير بك وأنا أغرق لا تفاق عبلا احكي نقاتل يا عبد شمس تعال <تصفيق> يا فاجرة بل ولا تمس شعرة منها إنما انا زوجها أما دعوتها فاجرة كيف تسبها وترضاها زوجا اترحها عن عرضك فإن رجلا ما لا يحب أن يكون زوجا لفاجرة ما لك بي يا عبد شمس أتحول بين المرض وزوجه والعزة لو علمت أنك تريد منها قبلة ما خلت بينكما ولكنني أعلم أنك تريد أن تنتزع قلبها من أضلاعها لقد فعلت بي أسوأ ما تفعل امراه زوجها فاولى بك أن تدعها فتذهب أنت إلى خير منها وتذهب هي إلى خير منك. تريد المرأة لنفسك يا عبد شمس؟ أعجبتني قدر ما ساءت ومالي وراحلتي وابن أخي المرتهن كم ضيعت من مالي؟ طلقها ولك عندي قنطارا من فضة فهي طالصة <تصفيق> أهو طلقني أهو طلقني يا امرأة <تصفيق> لولا قنطار من حب ما أعتق رقبتك قلت قنطارا من فضة مالي لي والحب هو لك من فضة ولعبلة من حب <تصفيق> أتلك هي جدتي عبله أجل وقد أنجب اباؤك العبلات من بني عبد شمس أردت أن تعيرني بجاهليتها؟ ما أردت إلى ذلك ومن منا لم يكن أجداده على جاهلية ولكني أردت أن أرد طبعك إلى طبعها تلتقيان في الخفة والأنفة والاعتزاز بالجمال لله ضرك يا ابن عتيق لقد سريت عني فهل احسنت أحسنت الرد إلى عمر؟ لا أعطي قولا شافيا حتى اخلو إلى أم نوفل. يا أمة رحمك الله لعلك لا تعلمين أني دخلت دارك وأم نوفل على الطريق إلى مكة. أو رحلت إلى مكة ولا اشعر وانوفلا واثرياء لفضحنكما فضيحه يا بلغ هالمسرح اختطفني خطفا يا عبد السوء وانا واثرياء بلال مولاي اجن بلال وهذه مولاتي ام نوفل ام نوفل هذا انت يا عمر يا ابن ابي ربيعه هذا انت يا فضاح يا فاسق لا تصيح فالليل الليل ساكن وبالدار ضيوف أين ابن عتيق مولاك يا بلال لم يصل بالطائف عند مولاتي الثرية ايخطفني هذا الأفاق عبد الأفاق أيحملني مكممة على الجواب خلفه كأنني سبيه حرب؟ <تصفيق> أو أمرك مولاك بهذا يا بلال لا ولكنه أمرني أن أحتال حتى أحملها إليك وقد احتلت احتيال هذا مغتيال يا عبد السوء تخطفني خطفا ونوفلها ونوفلها ألا كنت بها رفيقا تجملي يا ام نوفل أهدي من روعك معذرة وصفحا فقد أقسم مولاي أن يعتق رقبتي إن أتيتك بها فخانني الصبر وأخطأتني الحيلة أو تقبلين اعتذار الفتى؟ لقد فككت رقبتك. لا والله لا تسكن نفسي حتى أشكو هو مولاه أيك إلى أميري مثلاً فإن لم ينصفني عليكم فأتخبنا إلى امير المؤمنين في دمشق. أفرخي روعك وهدئي لو علمت أي خير لك عندي. أكفني خيرك قبل شرك يا عمر أو يؤمن جانبك؟ يا عمر يا عمر يا عمر, يا عمر. يا عمر. هؤلاء يا عمر. ضيوفي يسمرون عندي وبينهم ابن سري يغنينا فهل استرحت من سفرك؟ فإن أصبحنا أفضيت إليك بما خيرت مجبرة لو استطعت غير ذلك ما بقيت بذلك لحظة الصباح بيننا يا عمر والبيت والهدايا لأرضي حتى ترضي ادخلي إلى تلك الحجرة تجدي طعاما طيبا وشرابا سائغا وفراشا وسيرا أما من جاريه بالدار تقوم على خدمتي؟ أجل لدي جارية رباح ولكني أرسلتها في مهمة اول النهار ولم تعد إلي بعد مهمة ايته مهمه اصبحت على خير يا ام نوفل يا ابو الخطاب تعال اقبل اسرع ها أنا ذا ها لقد أنا سمعنا شيئا معجزا معجبا من خلف الباب <تصفيق> لا بل من ابي يحيى بن سريج فقد شغلنا عما يدور خلف أبواب آه وتخونني يا ابن سريج وتغني من خلف ظهري <تصفيق> والله لا تعيدن علي ما اسمعتكم اتدري اي شعرك غنى <تصفيق> ايها الطارق الذي قد عناني يتخطى إلي حتى اتاني زار من عاشق فديت بروحي بعدما نام سامر الركبان ولكن الطارق الذي أتاك الليله لم ينتظر حتى ينام سامر الركبان طارقنا الليله عبوز حيزبون كفانا الله واياكم شرها غننا ابا يحيى غننا أيها الطارق الذي قد عاناني يتخطى إلي حتى أتاني أيها الطارق الذي اتخطائي الي حتى اتاني ضارا من عاشق فديت بروحي بعد ما نام سامر الركبان أوسب لا، أوسب لا. في،, في ماذا هناك؟ مولا سيدة أدركني. رباح ما بك يا رباح، ما أخرك يا رباح. قتلتني هذه الشيطان السوداء. من؟ أم عمبر؟ طبعا فاكرين أم عمر دي مين دي المربية اللي كانت معه سليمة الجمحيه اللي قبلها عمر عالطريق وكانت من العراق للسجية ونظم فيها الشعر اللي وصل للسرية يا سلام طيش عمر هو اللي جايب له التعب ومطير مننا نحن كمان شوية الانسجام والطرب ها، الله كده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان كان يا مكان